حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا عبد القدوس بن الحجاج حدثنا يزيد بن ع ط ا ئ ن الواقعي عن سماك عن ع ل ق م ة بن وائل عن أ ب ي ه قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشه و ق ا ل إ ن هذا قتل ابن اخي قال كيف قتلته قال ضربت ر أ س ه ب ا ل ف أ س ولم أ ر د قتله قال هل لك مال تؤدي ديثه قال أ ف ر أ ي ت إ ن أ ر س ل ت ك ت س أ ل الناس تجمع ديثه قال لا قال فمواليك يعطونك ديثه قال لا قال للرجل خذه فخرج به ليقتله فقال رسول الله رسول صلى الله ا ل ل ه عليه وسلم أ م ا إ ن ه إ ن قتله كان مثله فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال هو ذا فمر فيه ف ما شكت قال رسول ا ل ل صلى الله عليه وسلم ه ر س ل وقال مرة د ع ه يبوء باسم ص حدثنا ب اصحاب ه واسمه فيكون فارسل من النار ح قال سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابي ا م ا م ة بن سهل قال كنا مع عثمان وهو م ح ص و ر في الدار ك ا ن في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط فدخله عثمان فخرج إ ل ي ن ا وهو متغير ل و ن ه فقال إ ن ه م ليتواعدونني بالقتل آ ن ف ا قال قلنا يكفيكهم الله يا أ م ي ر المؤمنين قال ولم يقتلونني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا ب إ ح س ا ث ن ا كفر بعد إ س ل ا م أ و زنا بعد ع ش ق ا ن او قال ت نفس نفس ف بغير و ل ه م ابو زنيت في جاهلية ولا في إسلام قطر ولا اسلام ولا قطر ح ب بديني بدلا ان هدان من لي الله ل قتلت يقتلونني قال ا نفسا فبما قال ابو داود عثمان وابو بكر رضي الله عنهما تركا ا ل م ر في الجاهليه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حمادا قال حدثنا محمد بن اسحاق فحدثني محمد بن جعفر بن زبير قال سمعت زياده ل ب ن ا بميره الضمري واخبرنا وهو الربيان واحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب أ خ ب ر ن ي عبد الرحمن بن أ ب ي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر أ ن ه سمع زياد بن سعد بن ز م ي ر ة السلمي وهذا حديث وهب وهو أ ت م يحدث ع ر و ة بن الزبير عن أ ب ي ه قال موسى وجده وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا ثم رجعنا إ ل ى حديث وهب أ ن محلم بن ج ث ا م ة الليثي قتل رجلا من أ ش ج ع في ا ل إ س ل ا م وذلك أ و ل ع ي ر قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عيينه في قتل الاشجع ل أ ن ه من غطفان وتكلم ا ل أ ق ر ع بن ح ا ب ث دون محل م ل أ ن ه من كنده فارتفعت ا ل أ ص و ا ت وكثرت ا ل خ ط و م ة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينه الا تقبل الغير فقال عينة لا والله عينة قال د خ على نتائه م ن ارتفعت ل ح ب والحزن ما ادخل ا ل ا خ و ا ت وكثرت ا ل خ ط و م ة واللغط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينا الا تقبل الخير الى أن رجل من بني يغال له عليه وفي فقال يا رسول الله اني لم اجد لما فعل هذا في غ ر ة الاسلام مثلا ل ا غنما وردت فرمي اولها فنفر اخرها اسن اليوم وغي ر غ د ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسون في فورنا هذا وخمسون اذا رجعنا الى المدينه ة وذلك في بعض ومحلم رجل طويل آدم وهو آدم رجل ف ي طرف ا ل ن ا س فلم يا ز ل تخلص فجلس حتى بين يدي رسول الله صلى اني ل ل عليه وسلم ه ع ي و ا سدمعان فقال ه ا الله رسول إني قد فعلت الذي بلغه و إ ن ي أ ت و ب إ ل ى الله تبارك وتعالى فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاحك في الله الله بسلاحك الإسلام اللهم رسول صلى عليه وسلم غرة أختمته م ا لا تغفر ل م ح ل م بصوت عال زاد أبو سلم ف قال م وإنه ابن يتلقى دموعه ط ر ردائه ف قال ا ب اسحاق قال النضر بن سمير الغير الديا حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن أ ب ي ذئب قال حدثني سعيد بن أ ب ي سعيد قال سمعت أ ب ا شريح ا ل ك ع ب ي ة يقول قال رسول الله صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م أ ل ا إ ن ك م يا معشر خ ز ا ع ة قتلتم هذا القتيل من هذيل و إ ن ي عاقلك فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل حدثنا عباس بن الوليد بن م ز ي د أ خ ب ر ن ي أ ب ي حدثنا ا ل أ و ز ا ع ي حدثني يحيى وحدثنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م حدثني أ ب و داود حدثنا حرب بن شداد حدثنا يحيى بن أ ب ي كثير حدثني أ ب و س ل م ة بن عبد الرحمن حدثنا أ ب و ه ر ي ر ة قال لما فتحت م ك ة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير ا ل ن ظ ر ي إ م ا أ ن ي و د ى أو ي قال ف ق ابو م من أهل اليمن رجل أهل يقال له أ شا شا فقال يا رسول الله اكتب لي قال العباة اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله اكتبوا وهذا رسول لي لي رسول صلى عليه وسلم لأبي ح داود ي ث أ ح قال أ ب ا اكتبوا و د ل يعني ي خ ص ب ة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا, مسلم حدثنا محمد س ل م د ث ن ا ح م بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكاحر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إ ل ى أ و ل ي ا ء المقتول فان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا اخذوا الديا حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد أخبرنا مطر من حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا ق ا ل د بن الحارث حدثنا ش ع ب ة عن ه ش ا ن ا بن زيد عن أ ن س بن مالك أ ن ا م ر أ ة ي ه و د ي ة أ ت ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ش ا ة مسمومه ف أ ك ل منها فجيء بها إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ه ا عن ذلك فقال أ ر د ت ل أ ق ت ل ه فقال فقالوا قال ما كان الله ألا بيطلطك على ذلك علي أو قال عليه قال لا فمازلت أ ع ر ف ه ا في ل ه و ا ة رسول الله حدثنا قال هارون عن ابي هريره ان ا م ر أ ة من اليهود اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم شاه م س م و م ة قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داود هذه أ خ ت مرحب ا ل ي ه و د ي ة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن د ا و د المهري حدثنا ابن وهو قال أ خ ب ر ن ي يونس عن ابن شهاده قال كان جابر بن عبد الله يحدث أ ن ي ه و د ي ة من أ ه ل خيفر سمت شاه م ص ل ي ة ثم أ ه د ت ه ا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع ف أ ك ل منها و أ ك ل رفق من أ ص ح ا ب ه م ع ه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أ ي د ي ك م و أ ر س ل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل ي ه و د ي ة فدعاها فقال له اسممت هذه الشاه قالت ا ل ي ه و د ي ة من أ خ ب ر ك قال أ خ ب ر ت ن ي هذه في يدي ل ذراع قالت نعم قال فما اردت إ ل ى ذلك قال قلت إ ن كان نبيا فلن يضره و إ ن لم يكن نبيا استرحنا منه فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ي ع ا ق ب ه وتوفي بعض أ ص ح ا ب ه الذين أ ك ل و ا من الشاى واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أ ج ل الذي أ ك ل من الشاى حجمه أ ب و هند بالقرن و ا ل ش ف ة وهو م و ل ا لبني ب ي ا ض ة من ا ل أ ن ص ا ر حدثنا وهب بن بقيه حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أ ب ي س ل م ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ه د ت له ي ه و د ي ة بخيبر ش ا ة المصريه نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معرور ا ل أ ن ص ا ر ي ف أ ر س ل إ ل ى ا ل ي ه و د ي ة ما حملك على الذي صنعت فذكر فأمر نحو حديث جابة بها وسلم ولم رسول الله, صلى الله عليه وسلم حدثنا وهب بن بقيه ولا عن خالد عن محمد بن عمرو عن أ ب ي سلمه ي عن ابي ه ر ي ر ة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ا ل ه د ي ة ولا ي أ ك ل الصدقه زاد ف أ د ت له يهودية بخيبر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 الذي مات فيه ما زلت أجل من الأكلة الذي فهذا أوان زلت أجل فيه بخيبر أدهري من أكلت قطعت حدثنا محمد بن خالد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أ ب ي ه أ ن أ م مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ما يتهم س بك يا رسول الله ف إ ن ي لا أ ت ه م ب ب ن ي إ ل ا ا ل ش ا ف ا ل م س م و م ة التي أ ك ل معك بخيبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا لا اتهم بنفسي الا ذلك فهذا اوان قطعت ابهري قال ابو داود وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مال وذكر عبد الرزاق ان معمر كان يحدثهم بالحديث مره مرسله فيكتبونه ويحدثهم مره ا خ ر فيسدده ف ي ك ت ب وكل ن و صحيح عندنا قال عبد الرزاق فلما المبارك قدم ابن المبارك على معمر أ س ن د له معمر أ ح ا د ي ث كان يوقفها حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن ا ل ز ه ر ي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أ م ه أ م مبشر قال أ ب و سعيد بن ا ل أ ع ر ا ب ي كذا قال عن أ م ه و ا ل ص صلى و وسلم ا النبي الله ب أبيه مبشر عن عن على عليه أم دخلت فمات ذ ك ر ع ن حديث بن خالد نحو حديث مخمد خالد بن جابر قال م ا ت بشر بن البراء بن معرور ف أ ر س ل إ ل ى ا ل ي ه و د ي ة فقال ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر ف أ م ر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر ا ل ح ج ا م حدثنا حديث بن الجعب علي حدثنا شعب وحدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ق ت ا د ة عن الحسن عن ث م ر ة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن ق ت ا د ة باسناده م ث ل ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خ ط ى عبده خطيناه ثم ذكر منه م ث ل حديث ش ع ب ة وحمام قال أ ب و داود ورواه أ ب و داود الطيارسه عن هشام مثل حديث معاذ حدثنا الحسن بن علي حدثنا سعيد بن عامر عن ابن ابي ع ر و ب ة عن ق ت ا د ة باسناد ش ع ب ة مثله زاد ثم ان الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام عن ق ت ا د ة عن الحسن قال لا يقاد الحر بالعبد حدثنا محمد بن الحسن بن ت س ن ي م ل ل ع ت ك حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ث و ا ر أبو أبيه بن شعيب حمزة حدثنا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن عن قال جاء رجل مستسرق إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ج ا ر ي ة له يا رسول الله فقال ويحك ما لك قال شرا أ ب ص ر لسيده ج ا ر ي ة له فغار فجب مذاكره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه الله صلى الله عليه وسلم اذهب حسن فأنت قال يا رسول الله على من نصرتي قال على كل مؤمن او قال كل مسلم قال ابو داود الذي عتق كان اسمه روح بن دينار قال, قال ابو داود هذا زنباع ابو روح كان حدثنا عباد بن عمر بن ميسرة ومحمد بن الله ميسرة م و حماد د بن عبيل ل قالا م ع ن ح ث ن ا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أ ب ي ح ك م ة ورافع بن خديج أ ن محيقه بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في ا ل ن خ ل فقتل عبد الله بن سهل فتهبوا اليهود فجاء أ خ و ه عبد الرحمن بن سهل وقال وابنى عمه حويصة ومحيصة عمه فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في امر اخيه وهو اصغره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر او قال ا ليبدا الاكبر فتكلما في امر صاحبهما فقال ويدفع رمته قالوا أ م ر لم ن ش ه د كيف نحن قال فتبرئكم يهود ب أ ي م ا ن خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم ا ل ك ف ا ء قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال س ه ل دخلت م ر ب د ا لهم يوما فركضتني ر ا ق ة من تلك ا ل إ ب ل ر ك ض ة برجلها قال حماد هذا أو نحوه ق او ل أ ب داود رواه بشر ب ن المفضل ومالك عن ي ح ي سعيد قال فيه ى بن قال ل ف أ ت ح و ن خمسين يمينا وتستحقون دم طاحبكم أو قاتلكم ولم دمى يذكر بشر وقال أو عبدة بشر عن يحيا كما قال ح م ابو د ورواه ا ن عيينة عن يحيا فبدأ ق ل ه تبرئكم ي و داود بخمسين م ي ي ن ي ح ف ن ولم ابو الاستشقاق قال يذكر ا وهذا د و وهم من ابن ع ي ي ن ة حدثنا احمد بن عمرو بن الترح اخبرنا ابن وهب اخبرني مالك عن ابي ليلى ا بن عبد الله ا بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن ابي ح س م ة انه اخبره هو ورجال من كبراء قومه ان عبد ا ل ل ه بن سهل و م ح ي ق ة خرجاء إ ل ى خيبر من جهل أ ص ا ب ه ف أ ت ي م ح ي ص ة ف أ خ ب ر أ ن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أ و عين ف أ ت ى يهود فقال أ ن ت م والله قتلتموه قالوا والله ما ق ت ل ن ا ف أ ق ب ل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أ ق ب ل هو و أ خ و ه حويصه وهو أ ك ب ر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب م ح ي ص ة ليتكلم وهو الذي كان ب خ ي ر رسول ه له الله صلى الله فقال صلى عليه وسلم ك ب ر يريد السن فتكلم ح و ي ص ة ثم تكلم محيصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ م ا أ ن يدوا صاحبكم و إ م ا أ ن يؤذنوا بحرب فكتب إ ل ي ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد اتحلفون ل ر ح م ن أ وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إ ل ي ه م م ئ ة ن ا ق ة حتى أ د خ ل ت عليهم الدار قالت له لقد ركضتني منها ن ا ق ة حمراء حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قالا حدثنا وحدثنا الوليد رسول محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا عن عن بن عن أنه من بني نصر الصباح بن الله الله بالقسامة عمر عمر وسلم مال أبي شعيب بن صلى عليه قتل رجلا لبحرة الرغاء على شرطلية البحر قال القاتل و ا ل م خ ط و ل منهم وهذا ل ق ظ محمود ب ب ح ر ة أ ق ا م ه محمود وحده على ش ل الحسن ي ة حدثنا محمد بن بن ا ل ص ب ا ا ا ح ل ز ع ف ر ن ي حدثنا أبو نعيم أبو حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أ ن رجلا من الانصار يقال له سهل بن أ ب ي ح ت م ة أ خ ب ر ه أ ن نفرا من قومه انطلقوا إ ل ى خ ي ر فتفرقوا فيها فوجدوا أ ح د ه م قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقنا إ ل ى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لهم فاتوني بالبينه على من قتل هذا قالوا ما لنا بين قال بين ي ف حدثنا ل لكم قالوا لا ل ف و و ن نرضى بأيمان ا ي ه فكره فوداه الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه نبي أن من يبطل إبل الصدق صلى وسلم مئة د ح الحسن بن علي بن راشد أ خ ب ر ن ا هشيم عن أ ب ي حيانا ل ت ي ن ي حدثنا ع ب ا ي ة بن رفاعه عن راسع بن ف د ي ز قال أ ص ب ح رجل من ا ل أ ن ص ا ر مقتولا بخيبر فانطلق أ و ل ي ا ؤ ه الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له لك فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أ ح د من المسلمين و إ ن م ا هم يهود وقد يجترئون على أ ع ظ م من هذا قال فاختاروا ف ا خمسين ت منهم س حدثنا ل ف فأبوا ف و و ه م ا الله ه عليه م وسلم نبي من عنده صلى د ح عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد ي عن ي ابن س ل محمد ة عن م بن إ س ح ا ق عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن الحارث عن عبد الرحمن بن بجي و قال إ ن سهلا والله أ و ه م الحديث إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إ ل ى يهود أ ن ه قد وجد بين أ ظ ه ر ك م قتيل ف د و ه فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما ق ت ل ن ا ولا علمنا قاتلا قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ب م ئ ة ن ا ق ة حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من ا ل أ ن ص ا ر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود و ب د أ بهم يحلف منكم خمسون رجلا ف أ ب و ا فقال للانصار قالوا ن ح ل ف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم د ي ة على يهود لانه أ أظهرهم ن بين ه وجد محمد بن كثير أخبرنا م م ا قتالة جارية عن عن أنث أن وجد ت قد رض رأسها بين حجرين فغيل ل ه ا من فعل ب ظ ه ا أفلان أفلان حتى سني اليهودي فأومت حتى سني ب ر أ س ه ا اليهودي فأخذ ف أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يرب راسه بالحجاره حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أ ي و ب عن أ ب ي قلاب عن أ ن س أ ن يهوديا قتل ج ا ر ي ة من ا ل أ ن ص ا ر على حلي لها ثم أ ل ق ا ه ا في قليب وربخ راسها بالحجاره فاخذ فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم ف أ م ر به أ ن يرجم حتى يموت فرجم حتى ما حتى قال أ ب و داود رواه ابن جريج عن أ ي و ب نحوه حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا ابن إ د ر ي س عن ش ع ب ة عن ع ش ا م بن زيد عن جده أ ن س أ ن ج ا ر ي ة كان عليها أ و ض ا ح لها ف ر ب خ ر أ ت ه ا يهودي بحجر فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق ى ف ا لها ل قتلك من فقال ت لها ا ب ر أ س قال من قتلك فلان قتلك قالت لا ب ر أ س ه ا قال ك ل ا ن ق ت ل ك قالت نعم ب ر أ س ه ا ف أ م ر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين حدثنا أ ح م د بن حنبل ومسدد قالا حدثنا يحيى بن سعيد أ خ ب ر ن ا سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة عن ق ت ا د ة عن الحسن عن ق ي س بن عباد قال انطلقت أ ن ا والاشتر إ ل ى علي عليه السلام فقلنا ا ل عهد إ ل ي ك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده الناس عاما لم إلى قال لا إلا ما فاذا ي ك ت ب ه قال قال وسدد فيه أ أحمد خ ر قرار ج كتابا كتابا وقال أحمد كتاباً من س ف ف إ المؤمنون ت ك ا ف أ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أ د ن ا ه م أ ل ا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أ ح د ث حدثا فعلى نفسه ومن أ ح د ث حدثا أ و آ و ى محدثا فعليه ل ع ن ة الله و ا ل م ل ا ئ ك ة والناس أ ج م ع ي ن قال مسدد عن ابن أ ب ي ع ر و ب ة ف أ خ ر ج كتابا حدثنا عبيد الله بن عمر حدثناه شيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن ا ب ي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث علي زاد فيه ويجير عليهم أ ق ص ا ه م ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم حدثنا ق س ي ب ه بن سعيد وعبد الوهاب بن ن ج د ة الحوطي المعنى واحد قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أ ب ي عن أبي ه ر ي ر ة أ ن سعد بن ع ب ا د ة قال يا رسول الله الرجل يجد مع م ر ا ت ه رجلا أ ي ق ت ل ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي أ ك ر م ك بالحق قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما ي قال و ل سيدكم ق عبد ا لرسول و يقول ه الله بن مسلمة عن مالك عن سهيل ه ا ما حدثنا مالك صالح ب عبد بن بن أبي صالح عن أبي عن إلى مسلمة سعد عن عن عن ي ر ة أن ع عبادة د بن قال ل ر الله صلى الله عليه وسلم أ ر ا ي ت لو وجدت مع ا م ر أ ت ي رجلا أ م ه ل ه حتى آ ت ي ب أ ر ب ع ة شهداء قال نعم حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أ ب ا ج ه م بن ح ذ ي ف ة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أ ب و ج ه م فشجه ف أ ت و ا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ا ل ق و د يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال ل م يرضوا ف لكم ك ذ النبي وكذا فرضوا ا ل صلى الله عليه وسلم إ ن ي خاطب ا ل ع ش ي ة على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إ ن هؤلاء الليثيين اتوني يريدون ا ل ق و د ة فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أ ر ض ي ت م قالوا لا فهم المهاجرون بهم ف أ م ر ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أ ر ض ي ت م فقالوا نعم قال إ ن ي خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ر ض ي ت م قالوا نعم حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن ق ت ا د ة عن أ ن س ان ج ا ر ي ة وجدت قد رض راسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا افلان, أفلان حتى سمي اليهودي ف أ و م ت ب ر أ س ه ا ف أ خ ذ اليهودي فاعترف ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يرض ر أ س ه ب ا ل ح ج ا ر ة حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني ا بن ح ا ر ث عن بكير بن ا ل أ ش ج عن ع ب ي د ة م سعيد ا ف ن أ ب ت ع ي الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم قسما أ ق ب ل رجل ف أ ك ب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه ف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقم ب بل عفوت يا رسول الله حدثنا أبو صالح أخبرنا أبو فقال عفوت الفزار إسحاق يا الله حدثنا صالح الجريري رسول عن عن أبي مضرة عن أبي قال خطبنا عمر بن ا ل خ ط ا الله ب رضي ع ن ه ف قال إ ن ي لم أ ب ع ث عمالي ليضربوا ابشاركم ولا لياكلوا اموالكم فمن فعل به ذلك فليرفعه الي ه تقصه اقصه منه قال إي والذي نفي بيده وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وقد رسول وسلم داود الله الله حدثنا صلى من نفسه تقصه أقص ابن حدثنا الوليد عن الأوزاعي أنه سمع أنه سمع أبا عائشة الله الله الله يخبر عن أنه عن عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رشيد رضي رسول عليه سلمة صلى وسلم سمع قال على ابو ل ل الأول فالأول وإن كانت قال م ق ت كانت ي ينحجز ن أن وإن أ داود بلغني أ ن عفو النساء في القتل جائز إ ذ ا كانت احدى ا ل أ و ل ي ا ء وبلغني عن أ ب ي عبيد في قوله ي ن حدثنا يكفو القوة عن ح محمد بن عبيد حدثنا حمد ا و حدثنا ابن السرح حدثنا سفيان وهذا حديثه عن ع م ر عن طاووس قال من قتل قال ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل في ع ل م ي ة في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالصياف أو ضرب بعطا او او فهو و ع خطأ قال ل عقل ه خ ط أ ومن م قتل ع د ابن فهو قول قال ا عبيد قوى يد ثم ا ت ف ق ى ومن حال دونه فعليه ل ع ن ة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل وحديث طعوح حدثنا محمد حدثنا حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير حدثنا عمر بن دينار سفيان ابي سليمان سليمان كثير اتم غالب بن بن عن بن بن عن عمر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث سفيان حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م قال حدثنا محمد بن راشد وحدثنا هارون بن زيد بن أ ب ي الزرقاء حدثنا أ ب ي حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي عن جده أن أن من رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأاً قضى هديته بني بنت بنت مئة من الإبل بنت مقاط وعشرة ثلاثون وثلاثون بنت لبون وثلاثون وعشرة بني لبون الابل حقا ذكر حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كانت ق ي م ة ا ل د ي ة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ث م ا ن م ا ئ ة دينار أ و ث م ا ن ي ة آ ل ا ف درهم و د ي ة أ ه ل الكتاب يومئذ ا ل ن ص ق من د ي ة المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال أ ل ا إ ن ا ل إ ب ل قد غلت قال ففرضها عمر على أ ه ل الذهب أ ل ف دينار وعلى أ ه ل الورق اثني عشر أ ل ف ا وعلى أ ه ل البقر م ئ ت ي ب ق ر ة وعلى أ ه ل الشاى أ ل ف ي شاى وعلى أ ه ل الحلل م ئ ت ي ح ل ة قال وترك دية أهل لم يرفعها فيما رفع من يرفعها الدين رفع حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماس اخبرنا محمد بن اسحاق عن عطاء بن ابي رباح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الديه على اهل الابل م ئ ة من الابل وعلى اهل البقر م ئ ت ي ب ق ر ة وعلى اهل الشاى الفي شاه وعلى اهل الحلل م ئ ت ي ح ل ة وعلى اهل القمح شيئا لم يحفظه محمد قال أ ب و داود ق ر أ ت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أ ب و ت م ي ل ة حدثنا محمد بن إ س ح ا ق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال ف رسول ر الله صلى الله عليه وسلم في ذ ك ر مثل ح د ث موسى وقال وعلى أ هيئه ل الطعام ش ا الخطا أحقر حدثنا مفدد حدثنا عبد و ا حدثنا الحجاج ح د زيد عن بن عن جبير ش ف بن مالك ا ل ئ عشرون ن بن عبد مسعود عليه ع الله قال قال الله الله الخطأ رسول صلى وسلم هيئة في حقه ا و ع ش وعشرون جذع وعشرون بنت م خ ا ب وعشرون بنت لبون وعشرون بني م خ ا ب ذكر وهو قول عبد الله حدثنا محمد بن سليمان الانباري حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس ان رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الفا قال ابو داود رواه ابن ربي ع ي ن ه عن ع م ر عن ا ك ر م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قالا حدثنا حماد عن خالد عن الخاتم بن ربيعه عن ع ق ب ة بن اوس عن عبد الله بن ع م ر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح ب م ك ة فكبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله صدق الاحزاب اله وحده وعده عبده وهزم وحده ونصر حفثته صدق مسدد عن هنا ثم أتفقا. ألا أ كل إن م ثم ر تذكر ة الجاهلية كانت وتدعى في ن دم أو قال تحت、قدمي. الا ما كان تقاية ان بيت ا ل خ ط أ شبه العمد ما كان بالصوت و ا ل ع ط ا م ئ ة من الابل منها أ ر ب ع و ن في بطون اولادها وحديث مسدد عن قال ب بهذا نحو معناه الله الإسناد حدثنا حدثنا الوارث عن علي بن عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي صلى نحو مسدد عبد زيد ربيعة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أ و فتح م ك ة على د ر ج ة البيت أ و ا ل ك ع ب قال أبو داود ك ورواه حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول زيد وابي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه حدثنا النفيدي حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قضى عمر في شبه العمد ثلاثين ح ق ة وثلاثين ج ز ع و أ ر ب ع ي ن خلفه ة ما م ثانية إلى بازل بين إلى ع حدثنا ه ن ا د حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ث عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ع ا ط م بن ضمره عن علي رضي الله عنه أ ن ه قال في شبه العم أ ث ل ا ث ثلاث وثلاثون ح ق ة وثلاث وثلاثون ج ز ع ة و أ ر ب ع وثلاثون ث ن ي ة إ ل ى ب ا ز ل عامها وكلها خلفه وبه عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عالخمس و د ق ا ل عبد ا ل ل العمر ه شبه في م خ س و ع ش ر و ن حقة حقة وخمس وعشرون ج ذ ع وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات م خ ا ب حدثنا هند ا حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ث عن سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ع ا ط م بن ض م ر ة قال قال علي رضي الله عنه في ا ل خ ط أ أ ر ب ا ع ا خمس وعشرون ح ق ا وخمس وعشرون جذعه وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات م خ ا ط حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد عن ق س ا د ة عن عبد ربه عن أ ب ي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في ا ل م غ ل ظ ة أ ر ب ع و ن ج ز ع ة خلفه وثلاثون ح ق ة وثلاثون بنات لبون وفي الخطا ثلاثون ح ق ة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مصاب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد عن ق ت ا د ة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في ا ل د ي ة ا ل م غ ل ب ة فذكر مثله سوا قال ابو داود قال ابو عبيد وغير واحد اذا دخلت ا ل ن ا ق ة في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة فهو حق والانثى حقه لانه يستحق ان يحمل عليه ويركب فاذا دخل في ا ل خ ا م س ة فهو جذع وجذعه فاذا دخل في ا ل س ا د س ة والقى ثنيته فهو ثني و س ن ي ة ف إ ذ ا دخل في ا ل س ا ب ع ة فهو رباع و ر ب ا ع ي ة ف إ ذ ا دخل في ا ل ث ا م ن ة و أ ل ق ى السن الذي بعد ا ل ر ب ا ع ي ة فهو سديس و س د ت ف إ ذ ا دخل في ا ل ت ا س ع ة وفطر نابه وطلع فهو ب ا ز ل ف إ ذ ا دخل في ا ل ع ا ش ر ة فهو مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال ب ا ز ل عام و ب ا ز ل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إ ل ى ما زاد وقال النضرب ن س م ي ل ا ب ن ة مخاط ل س ن ة و ا ب ن ة لبون لسنتين و ح قال ل ل ث ث وجراعه أ ر ر ب ب ع وسني و لخم ابو ع لست وسديس ع ب ا داود قال أ ب و حاكم و ا ل أ ص م ع ي و ا ل ج ذ و ع ة وقت وليس بسن قال أ ب و حاكم قال بعضهم ف إ ذ ا أ ل ق ى رباعيته فهو رباع و إ ذ ا أ ل ق ى س ن ي ت ه فهو س ن ي وقال أبو عبيد إذا لقحت إذا فلا خليفة عبيد فهي تدخل لا ي ل خ ل ي ف ة إ ل ى ع ش ر ة أ ش ه ر ف إ ذ ا بلغت ع ش ر ة أ ش ه ر فهي عشراء قال أ ب و حاتم إ ذ ا أ ل ق ى ثنيته فهو ثني و إ ذ ا أ ل ق ى رباعيته فهو رباع حدثنا إ س ح ا ق بن إ س م ا ع ي ل حدثنا ع ب د ة يعني بن سليمان حدثنا سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة عن غالب بن التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أ و س عن أ ب ي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل أ ص ا ب ع سواء عشر عشر من الابل ب ن ح د ث أ و ا و مسروق أوس ل غالب التمار الأشعالي النبي صلى الله ي عليه د حدثنا عن عن بن عن عن شعبة وسلم قال الاصابع سواء قلت عشر عشر قال نعم قال ابو داود رواه محمد بن جعفر عن شعبه عن غالب قال سمعت مسروق بن أ و س ورواه إ س م ا ع ي ل قال حدثني غالب الدمار ب إ س ن ا د أ ب ي الوليد ورواه ح ن ظ ل ة ا بن أ ب ي ص ف ي ة عن غالب ب إ س ن ا د إ س م ا ع ي ل حدثنا مسدد حدثنا يحيى وحدثنا ابن معاذ حدثنا أ ب ي وحدثنا نصر بن علي أ خ ب ر ن ا يزيد بن ز ر ي ه كلهم عن ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سوا ي عن ي ابن ل إ ه ا والخمصر م ح د ث ا عباس العنبرين حدثنا عبدالصمد عبدالوارث حدثنا شعبة عن بن قال د ة عن عجرم عن ابن عباس ابن أن ر س و الاصابع ل صلى ه ل ل عليه وسلم قال ل ه ا أ سواء و ا ل أ س ن ا ن سواء أ ث ن ي ة والضرس سواء هذه وهذه سواء قال أ ب و داود و ر و ا ه النضر بن شميل عن شعبه ة بمعنى عبدالصمد حدثناه حدثنا محمد بن حاسم بن بزيع. حدثنا علي بن الحسن الدارمي عن النظر بن بن بن أخبرنا عن النحوي علي حمزة بزيع يزيد عن عن أبو ابن عباس أكرمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسنان سواء والاصابع سواء حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أ ب ا ن حدثنا أ ب و ث م ي ل ة عن حسين المعلم عن يزيد النحوي عن أ ك ر م ة عن ابن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ص ا ب ع اليدين والرجلين سواء حدثنا ه ذ ب ة بن خالد حدثنا همام حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أن النبي صلى الله صلى عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إ ل ى ا ل ك ع ب ة في ا ل أ ص ا ب ع عشر عشر حدثنا زهير بن حرب أ ب و خ ي ث م ة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ا ل أ ث ن ا ن خمس قال أ ب و داود وجدت في كتابي عن ش ي ب ا ن ولم أ س م ع ه منه فحدثناه أ ب و بكر صاحب لنا ثقه ة قال حدثنا شيبان حدثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن محمد يعني عن يعني عن بن عن شعيب ي ب موسى عمر أ عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ القرى أربعمائة دينار رسول وسلم يقوم أو صلى عليه على أهل عدد دية لها ا من وقضى ر ويقومها على رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل البقر مائتي بقره ومن كان هي ة عقله في الشام فالفيشا ء قال, قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن العقل ميراث بين و ر ث ة القتيل على قرابتهم فما فضل ف ل ا ل ع ص ر قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ن ف إ ذ ا جدع ا ل د ي ة ك ا م ل ة و إ ذ ا جدعت تندوته فنصف العقل خمسون من ا ل إ ب ل أ و عدها و من الذهب أ و الورق أ و م ئ ة بقره او الف شاه ف ي الرجل نصف العقل وفي ا ل م أ م و م ة ثلاث ث ل ل ع ق ل ا ث وثلاثون من ا ل إ ب ل وثلث أ و قيمتها من الذهب أ و الورق أ و البقر أ و الشاى و ا ل ج ا ئ ف ة مثل ذلك وفي الاصابع في كل اصبع عشر من ا ل إ ب ل وفي ا ل أ س ن ا ن في كل سن خمس من ا ل إ ب ل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن عقل ا ل م ر أ ة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن فضل ما ورثتها عن قال ت ت ل ل ف ع ق ه بين ي ورثتها وهم ت ق و وقال ن قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء و إ ن لم يكن له وارث فوارثه أ ق ر ب الناس إ ل ي ه ولا يرث القاتل شيئا قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن ع م ر بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود محمد بن راشد من اهل دمشق هرب البصرة الى القتل من حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي اخبرنا محمد يعني بن راشد عن سليمان يعني بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل ش د ه العمد م غ ل ب مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه قال وزادنا خليل عن ابن راشد وذلك أ ن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في ع ن م ي ة في غير ض غ ي ن ة ولا حمد سلاح حدثنا أ ب و كامل فضيل بن حسين أ ن خالد بن الحارث حدثهم قال أ خ ب ر ن ا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب ان أ ب ا ه أ خ ب ر ه عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خلق حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا مروان يعني بن محمد حدثنا الهيثم بن حميد حدثني العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أ ب ي ض عن جده قال قضى رسول عمر النمري منصور إبراهيم المغيرة وسلم السادسة بثلوث الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة لمكانها الدية حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد في بن عن المغيرة بن نطل عن بن حقس شعبة ان امرأتين كانتا من رجل تحت هدي فقال ت ت ل ه وجنينها احد ل صلى الله عليه وسلم فقال ن ب ي ا الرجلين كيف ندى من لا صاح ولا اكل ولا شرب ولا استهل فقال اسجع كسجع الاعراب فقضى فيه ب غ ر ة وجعله على ع ا ق ل ة ا ل م ر أ ة حدثنا عثمان بن ابي ش ي ب ة حدثنا جرير عن ومعنى فجعل عليه منصور بإسناده ومعنى. وزاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم م صلى وزاد الله ا ل بية قال ت و ل على ة عطبة ق ابو ت ل لما ة وغرة في ن ه ا قال أ ب داود وكذلك رواه ل ا حدثنا ك م م عن ج ا ه عن المغيرة ح د عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة وهارون بن عباد ا ل أ ز د ي المعنى قال ح د ث ن ا وكيع عن هشام عن ع ر و ة عن المسور بن مخرمه ان عمر استشار الناس في املاق ا ل م ر أ ة فقال المغيره بن ش ع ب ة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها ب غ ر ة عبد او امق فقال ا ت ن ي بمن يشهد معك فاتاه بمحمد بن مسلمه زاد هارون فشهد له يعني ض ر ب ا ل ر ج ل بطن امراته قال أ ب و داود بلغني عن أ ب ي عبيد إنما إملافا سمي、إملاصة. ل أ ن ا ل م ر أ ة تزلقه قبل وقت ا ل و ل ا د ة وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملط حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب عن هشام عن أ ب ي ه عن ا ل م غ ي ر ة عن عمر بمعناه قال أ ب و داود رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمه عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه ان عمر قال حدثنا محمد بن مسعود المصري حدثنا أ ب و عاقم عن ابن جريد قال أ خ ب ر ن ي ع م ر بن دينار أ ن ه سمع طاووسا عن ابن عباس عن عمر أ ن ه س أ ل عن ق ض ي ة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن ن ا ب غ ة فقال كنت بين امراتين فضربت احداهما ا ل أ خ ر ى بمصبح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها ب غ ر ة و أ ن تقتل ل قال أبو داود قال داود أبو نضرب م ي المصطح الصوبة هو قال ابو داود وقال ابو عبيد المصطح عود من اعواد ا ل خ ب ا حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن ع م ر عن طاووس قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناه لم يذكر وان تقتل زاد بعره عبد او امه قال فقال عمر ا لو ل ل ه أكبر لم اسمع بهذا لقضينا بغير هذا حدثنا الرحمن عبد سليمان بن عبد الرحمن أن عمر بن التمار عمر أصباط سماك أكرمة في قد نبت شعره ميتا وماتت شعره المر فقضى على العاقلة الدية فقال ض ى على عمرها ا انها قد أ س ق ط ت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال أ ب و ا ل ق ا ت ل إ ن ه كاذب انه والله ما استهل ولا شرب ولا أ ك ل فمثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ش ج ع ا ل ج ا ه ل ي ة وكهانتها أ د ف الصبي غره ة قال ابن عباس كانت م ح م والأخرى أم غطي حدثنا ع الشعبي ن بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا أبي شيبة عبد محمد ا و ا زياد حدثنا مجالد قال حدثنا ا ح د بن ل عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذين قتلت إ ح د ا ه م ا ا ل أ خ ر ى ولكل و ا ح د ة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم د ي ة ا ل م ق ت و ل ة على ع ا ق ل ة ا ل ق ا ت ل ة و ب ر أ زوجها وولدها قال فقال ع ا ق ب ة ا ل م ق د و ل ة ميراثها لنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها حدثنا وهب بن بيان وابن السرح قالا حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شفاف عن سعيد ا بن المسيب وابي سلم عن ابي ه ر ي ر ة قال ا خ ت ت ل ت ا م ر أ ت ا ن من هديه فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول وسلم او الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد وليد غرة ببنها مرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم وورثها على عاقلتها ولدها فقال حمل بن مالك بن ن ا د غ ة الهذلي يا رسول الله كيف أ غ ر م د ي ة من لا شرب ولا أ ك ل لا نطق ولا ا ت ه ل فمثل ذلك يصلى ل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكبهانة عليه وسلم من من أ ج ل سجعه الذي سجع حدثنا قسيبه بن سعيد حدثنا ل ي ث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة في هذه ا ل ق ص ة قال ثم إ ن ا ل م ر أ ة التي خ ض ى عليها ب ا ل غ ر ة توفي ة خ ض ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ن ن ي راسها لبنيها و أ ن العقل على عصبتها حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا يوسف بن ص ه ي عن عبد الله بن ب ر ي د عن أ ب ي ه أ ن ا م ر أ ة خذفت ا م ر أ ه ف أ س ق ط ت فرفع ذلك إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها خ م س م ئ ة شاع ونهى يومئذ عن الخلف قال أبو ابو و و و د الحديث كذا شا ا ا ل خمس مئة ص مئة شا قال أ ب داود هكذا قال عباس وهو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 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغره عبد او امه او فرث او بغر قال ابو داود روى هذا الحديث حماد ابو سلمه وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو لم لا الفرث او فرث او بغر حدثنا محمد بن سنان العواقي حدثنا شريك عن مغيره عن ابراهيم وجاف عن الشعبيه قال الغره خمسمائه درهم قال ابو داود قال ربيعه ا ل غ ر ة خمسون دينارا حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا إ س م ا ع ي ل عن ع ش ا م وحدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا يعلم بن عبيد حدثنا حجاج ا ل ص و ا ف جميعا عن يحيى بن أ ب ي كثير عن ع ك ر م عن ابن عباس قال قضى بقي صلى رفول الحر وسلم يودى وما الله الله عليه وسلم في دية المكاتب يختل يودى ما أدى من مكاتبته المنوك حدثنا في دية دية دية من أدى موسى بن إسماعيل حماد سلمة عن عن أكرمة وسلم عن أيوبة رسول عباس صلى بن بن ابن حدثنا عن عن عن أن الله الله عليه وسلم قال إ ذ ابو أ ص ا المكاتب حتى أ ورث ميراثة يرث على قدر ما عتق منه. قال أبو داود ر م عتق قال منه أ ب ا و د رواه غيب عن أ ي و ب عن ع ك ر م ة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ر س ل ه حماد بن زيد و إ س م ا ع ي ل عن أ ي و ب عن ع ك ر م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله اسماعيل بن علي قول عكرمه حدثنا يزيد بن خالد بن موهب ن الرملي حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إ س ح ا ق عن عمرو بن شعيب عن ا ب ي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية داود زيد وعبد ليسي شعيب الحر قال أبو داود رواه أسامة بن وعبد الرحمن الحارث مثله عمر عن نصف بن بن بن أبو حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أ خ ب ر ن ي عطاء عن صفوان بن يعلى عن أ ب ي ه قال قاتل أ ج ي ر لي رجلا فعض يده فانتزعها فنذرت ثنيته فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ه د ر ه ا وقال أ ت ر ي د أ ن يضع يده في فيه تقضمها ك ا ل ف ح قال و أ خ ب ر ن ي ابن أ ب ي مليكه عن جده أ ن أ ب ا بكر رضي الله عنه وقال بعثت س ن حدثنا زياد بن أ ي و ب أ خ ب ر ن ا هشيم حدثنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن يعنى بن ا م ي ة بهذا زاد ثم قال يعنى النبي صلى الله عليه وسلم للعاط إ ن شئت أ ن تمكنه من يدك فيعضها ب ثم تنزعها من فيه و أ ب ط ل بيس أ س ن ا ن ه حدثنا نصر بن ع ا ط م ا ل أ ن ط ا ك ي ومحمد بن الصباح بن سفيان أ ن الوليد بن مسلم أ خ ب ر ه م عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن قال نصر قال حدثني ابن جريح ب قال أبو داود هذا لم يروه إلا الوليد لا لم أبو يروه هو ندري ص ي ح حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ح أم لا العلاء بن قال د عبد ع ي العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني بعض الوقت الذين قدموا على أبي قال قال رسول الله صلى أبي الله عليه وسلم ق ي وسلم ايما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك ف أ ع ن ت فهو ضامن قال عبد العزيز أما إنه ليس إنما بالنعق العروق أنه هو ليس قطع والبط والكي حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعه عن عقبه بن أ و س عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد خطب يوم الفتح ثم اتفقا فقال الا ان كل ماثره كانت ف ا ل ج ا ه ل ي ة من دم او مال تذكر وتدعى تحت قدميه إ ل ا ما كان من س ق ا ي ة الحاج و س ز ا ن ة البيت ثم قال أ ل ا إ ن د ي ة ل خ ط أ شبه العم ما كان بالصوت و ا ل ع ط ا م ئ ة من الابل منها أ ر ب ع و ن في بطونها أ و ل ا د ه ا حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا وهيب عن خالد بهذا ا ل أ س ن ا د نحو معناه حدثنا احمد أ بن حنبل حدثنا معاذ بن هشام حدثني أ ب ي عن ق ت ا د ة عن أ ب ي ن ض ر ة عن عمران بن حصين أ ن غلاما لاناس فقراء قطع أ ذ ن غلام لاناس أ غ ن ي ا ء ف أ ت ى أ ه ل ه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن اناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا قال أ ب و داود حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير حدثنا عمرو بن دينار عن ط ا و و عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علميا رميا يكون بينهم بحجر أو بصوت فعقله عقل ومن قتل عمدا يديه فمن يكون بينه وبينه فعليه لعنة قتل فعقله عقل قتل بصوت حال فعليه في فغودوا يديه أو أو بحجر خطأ لفضيله ا ل ك ت و محمد راتب النابلسي حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا محمد بن يزيد حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار قال أ ب و داود ا ل د ا ب ة تضرب برجلها وهو راكب حدثنا م حدثنا سفيان د حدثنا س عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أ ب ي سلمه سمع أ ب ا هريره ة يحدث عن ر س و لله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعتن جبار والبئر جبار وفي الركاب الخبز قال أ ب و داود العجماء ا ل م ن ف ل ت ة التي لا يكون معها أ ح د وتكون بالنهار لا تكون بالليل حدثنا محمد بن المتوكل ا ل ع س ق ل ا م ي حدثنا عبد الرزاق و حدثنا جعفر بن مسافر التنيزي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا عبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن همام بن منبه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال الله صلى الله رسول صلى عليه وسلم ا ل ا ل ن ب الله ن ا ر جبار حدثنا, حدثنا المعتمر عن حميد الطويل عن أ ن س بن مالك قال كثرت الربيع أ خ ت أ ن س بن النضر ث ن ي ة ا م ر أ ه ف أ ت و ا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص كتاب الله القصاص فرضوا ب أ ر ش أ خ ذ و ه فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال إ ن من عباد الله من لو أ ق س م على الله لابره أ د عن صالد عن محمد بن بقية بن أبي سلم عن أبي عن عن عن عن قال قال هريرة عليه عمر صلى الله الله سلم رسول وسلم ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م افترقت اليهود على احدى او ثنتين وسبعين ف ر ق ة وتفرقت النصارى على احدى او ثنتين وسبعين فرقه ة فرقة وتفترق وسبعين ومحمد امتي ق ثلاث حدثنا احمد بن حنبل ومحمد بن يحيح على حنبل بن بن حدثنا أ ب و ا ل م غ ي ر ة حدثنا صفوان وعمرو ح د ث ن ا بن عثمان حدثنا ب ق ي ة قال حدثني صفوان نحوه قال حدثني أ ز ه ر بن عبد الله الحرازي عن أ ب ي عامر الهوزني عن م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان أ ن ه قام فينا فقال أ ل ا إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال أ ل ا إ ن من قبلكم من أ ه ل الكتاب افترقوا على كنتين وقال س س ب ع ي ن وإن ملة الملة هذه ت على ل ث ث وسبعين وسبعون في ثنتان ا ن الجنة ا وواحدة ا ا ر وهي الجماعة بن يحيى وعمر في ل ج م عمر ة زاد يحيا بن و ع في ي ح د ث ه م الكلب وإنه أقوام من بهم سيصرد أمتي تجارى ت ا أ ه و ا كما يتجار ا ء ك ل ل ل ص ا ح بصاحبه ه وقال الكلب عمر لا يبقى منه عرق ولا مفصل إ ل ا دخله حدثنا القعنبي حدثنا يزيد بن إ ب ر ا ه ي م التثري عن عبد الله بن أ ب ي مليكه عن الخاتم بن محمد عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال ق ر أ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ا ل آ ي ة والذي انزل عليك الكتاب منه آ ي ا ت محكمه الى اولي الالباب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا يزيد بن أ ب ي زياد عن مجاهد عن رجل عن أ ب ي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل الحب في الله والبغض في الله حدثنا ابن ا ل س ر ح أ خ ب ر ن ا ابن وهب قال أ خ ب ر ن ي يونس عن ابن شهاب قال أ خ ب ر ن ي عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أ ن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك وذكر ا بن ا ل س ر ح ق ص ة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غ ز و ة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أ ي ه ا ا ل ث ل ا ث ة حتى إ ذ ا قال علي ت س و ر ت جدار حائط أ ب ي خ س ا د ة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم تاق خبر تنزيل توبة تنزيل حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا عطاء ا ل ق ر س ا ن ي عن يحيى بن ع م ر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي وقال د د شقفت ي ي ف خ ق و ن ي ب اذهب ن ف غ ف ا غ س ل هذا عنك حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن س م ي ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن ه اعتل بعير لصفيه بنت ح و ي ه وعند زينب فضل ظهره فقال ا رسول ل ل صلى الله عليه وسلم ا ل ل ه عليه وسلم لزينب أ ع ط ي ه ا بعيرا فقال أ ن ا أ ع ط ي تلك ا ل ي ه و د ي ة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ا ل ذو ا ل م ح ر م والمحرم ب ع ض خرر ح د ث ن أحمد د بن ع عن أبي سلم عن و ب ي هريرة ع ن النبي ص ل الله عليه وسلم قال ل ى ا م ر ا القرآن كفر حدثنا ء في حدثنا عبد الوهاب بن نجده حدثنا ابو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عوف عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا ا ل ق ر آ ن فما وجدتم فيه من حلال ف أ ح ل و ه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه أ ل ا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا نقطه معاهد إ ل ا أ ن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أ ن يقروه ف إ ن لم يقروه فله أ ن يعقبهم بمثل قراء حدثنا احمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النبيلي قال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 حدثنا عبد الله بن جعفر وإبراهيم بن سعد عن سعد بن من بن عن بن الله المخرمي وابراهيم ابراهيم جعفر عن ل قال م محمد بن عن عائشة ا رضي ل قال قال ه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد قال, ابن عيسى قال النبي عيسى ق ا ا ل صلى الله عليه وسلم من صنع امرا على غير امرنا فهو رد حدثنا احمد بن حنبل حدثنا الوليد بن م س ل حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني ق ا ل د بن معدن ا قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أ ت ي ن ا العرباض بن س ا ر ي ة وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إ ذ ا ما أ ت و ك لتحملهم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 وعائدين ومقتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أ ق ب ل علينا فوعظنا م و ع ظ ة ب ل ي غ ة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم ب س ن ة و س ن ة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سليمان يعني بن عتيق ا عن خلق بن حبيب عن ا ل أ ح ن ف ا ل د ق ي ش عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا هلك المتنطعون ثلاث مرات حدثنا يحيى بن أ ي و ب حدثنا إ س م ا ع ي ل يعني ابن جعفر قال أ خ ب ر ن ي العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أ ب ي عن أبي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من من مثل من من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الاسم مثل آثان من تبع لا ينقص ذلك من كان ينقص كان آثان ينقص دعا هدى دعا تبعه عليه تبعه الأجر لا شيئا ضلاله إلى إلى له ذلك لا ذلك أجور آثانه حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و حدثنا ر م من مسألته على الناس من أجل ح يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب ن الهمداني حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أ ن أ ب ا إ د ر ي س الخولاني عائد الله أ خ ب ر ه أ ن يزيد بن ع م ي ر ة وكان من أ ص ح ا ب م ع ا د بن جبل أ خ ب ر ه قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إ ل ا قال الله حكم قسط هلك ا ل م ر ت ب فقال معاذ بن جبل ي و م ان من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها ا ل ق ر آ ن حتى ي أ خ ذ ه المؤمن والمنافق والرجل و ا ل م ر أ ة والصغير والكبير والعبد والحر ق قائل فيوشك يقول أن ما للناس لا يتبعوني وقد ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره فاياكم وما ب ت د ع ف إ ن م ا ب ت د ع ض ل ا ل ة و أ ح ذ ر ك م ز ي غ ة الحكيم ف إ ن الشيطان قد يقول ك ل م ة الضلاله على لسان الحكيم وقد يقول المنافق ك ل م ة الحق ق ل ت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أ ن الحكيم قد يقول ك ل م ة ا ل ض ل ا ل وأن المنافق قال د يقول كلمة ح ق قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه ولا يثنين كذلك عنه ف إ ن ه لعله أ ن يراجع وتلقى الحق إ ذ ا سمعته ف إ ن على الحق نورا قال أبو داود قال وقال داود الظهري هذا الحديث ولا ما كان طالح ابن كيسان الظهري هذا المشرح كذلك أبو معمر يؤمن عن عنه عن يؤمن في في مكانا المشتهرات و قال لا يثنينك كما قال ع ق ي ك وقال ابن إ س ح ا ق عن الزهري قال بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أ ر ا د بهذه ا ل ك ل م ة حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال كتب رجل إ ل ى عمر بن عبد العزيز ي س أ ل ه عن القدر وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أ س د بن موسى قال حدثنا حماد بن جليل قال سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النبض وحدثنا ه ن ا د بن السريع ن قبيصه قال حدثنا أ ب و رجاء عن أ ب ي ا ل ص ل وهذا لفظ حديث بن كثير و م ع ن ا ه قال كتب رجل إ ل ى عمر بن عبد العزيز ي س أ ل ه عن القدر فكتب أ م ا بعد أ و ص ي ك بتقوى الله والاقتصاد في أ م ر ه و ت ب ا ع س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أ ح د ث ا ل م ح س بعدما سنته وكفوا مؤنته فعليك بلزوم ا ل س ن ة ف إ ن ه ا لك ب إ ذ ن الله عصمه ثم اعلم أ ن ه لم يبتدع الناس ب د ع ة إ ل ا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أ و عبره ة ف ي ا فيها إ إنما ن السنة تنها من ما علم قد ف خ ل ا ف ولم والزلل والحمق والتعمق يقل علم القطأ من من كثير قد ابن فارض لنفسك ما رضي به القوم ل أ ن ف س ه م ف إ ن ه م على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشف الامور كانوا أ ق و ى وبفضل ما كانوا فيه أ و ل ى ف إ ن كان الهدى ما أ ن ت م عليه لقد سبقتموهم إ ل ي ه ولئن قلتم إ ن م ا حدث بعدهم ما أ ح د ث ه إ ل ا من اتبع غير سبيلهم ورغب ا ل ن ف س ه عنهم ف إ ن ه م هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محصر وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم اقوام فغلوا وانهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم كتبت تسال عن الاقرار بالقدر فعلى الخبير باذن الله وقعت ما أ ع ل م ما أ ح د ث الناس من محدثه ولا ابتدعوا من بدعه هي أ ب ي ن أ ث ر ا ء ولا أ ث ب ت أ م ر ا من ا ل إ ق ر ا ر بالقدر لقد كان ذكره في ا ل ج ا ه ل ي ة الجهلاء يتكلمون به في ك ل ا ل ه م وفي شعرهم يعزون به أ ن ف س ه م على ما فاتهم ثم لم يزده ا ل إ س ل ا م بعد إ ل ا شبشه ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا ل أ ن ف س ه م أ ن يكون شيء لم يحف به علمه ولم يحف به كتابه ولم يمض فيه قدره و إ ن ه مع ذلك لفي محكم كتابه منه اقتبسوه ومنه تعلموه ولئن قلتم لم انزل أ الله آ ي ة كذا لم ا قال كذا لقد ق ر أ و ا منه ما ق ر أ ت م وعلموا من ت أ و ي ل ه ما جهلتم وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وكتبت الشقاوه وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم ي ش أ لم يكن ولا نملك ل أ ن ف س ن ا ضرا ولا ن ف ع ثم ر ه ب و ا بعد ذلك ورهبوا حدثنا أ ح م د بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ا بن أ ب ي أ ي و ب قال أ خ ب ر ن ي أ ب و صهر عن ما كان قال كان لابن عمر صديق من أ ه ل الشام يكاتبه فكتب إ ل ي ه عبد الله بن عمر إ ن ه بلغني أ ن ك تكلمت في شيء من القدر ف إ ي ا ك أ ن تكتب إ ل ي ه ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ه سيكون في أ م ت ي أ ق و ا م يكذبون بالقدر حدثنا عبد الله الجراح عبد ابن الله قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال قلت للحسن يا أ ب ا سعيد أ خ ب ر ن ي عن آ د م ابي السماء خلق أ م ا ل أ ر ض قال لا بل ا ل أ ر ض قلت أ ر أ ي ت لو اعتصم فلم ي أ ك ل من ا ل ش ج ر ة قال لم يكن له منه بد قلت أ خ ب ر ن ي عن قوله تعالى ما أ ن ت م عليه بفاتنين إ ل ا من هو ص ا ل الجحيم قال إ ن الشياطين لا يفتنون ب ظ ل ا ل ت ه م إ ل ا من أ و ج ب الله عليه الجحيم حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد حدثنا خالد ا ل ح ز ء عن الحسن في قوله تعالى ولذلك خلقهم قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذا حدثنا أ ب و كامل حدثنا إ س م ا ع ي ل حدثنا خالد الحذاء قال قلت للحسن ما أ ن ت م عليه بفاتنين إ ل ا من هو قال الجحيم قال إ ل ا من أ و ج ب الله تعالى عليه أ ن يصلى الجحيم حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا حماد قال أ خ ب ر ن ي حميد قال كان الحسن يقول لان يسقط من السماء إ ل ى الارض احب إ ل ي ه من ان يقول الامر بيدي حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل قال حدثنا حماد حدثنا حميد قال قدم علينا الحسن م ك ة فكلمني فقهاء أ ه ل م ك ة أ ن أ ك ل م ه في أ ن يجلس لهم يوما يعظهم فيه فقال نعم فاجتمعوا فخطبهم فما ر أ ي ت أ خ ط ب منه فقال رجل يا أ ب ا سعيد من خلق الشيطان فقال سبحان الله هل من خالق غير الله خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر قال رجل قاتلهم الله كيف يكذبون الشيء على هذا الشيء؟ حدثنا ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن الحسن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين قال الشرك حدثنا محمد ا بن كثير قال اخبرنا سفيان عن رجل ق ا ل س م ا ء غير ا بن كثير عن سفيان عن عبيد الصيد عن الحسن في قول الله عز وجل وحيد بينهم وبين ما يشتهون ما قال بينهم وبين ا ل إ ي م ا ن حدثنا محمد بن عبيد حدثنا س ل ي م عن ابن عون قال كنت أ س ي ر بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت ف إ ذ ا رجاء ا بن ح ي و ة فقال يا أ ب ا عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن قال قلت إ ن ه م يكذبون على الحسن كثيرا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمادا قال سمعت أ ي و ب يقول كذب على ا ل ح س ن ض ر ب القدر ن من ا ن ا س و م ا ل ق ر أ ي ه م وهم يريدون أ ن ينفقوا بذلك ر أ ي ه م وقوم له في قلوبهم شنان وبغض يقولون اليس من قوله كذا اليس من قوله كذا ك ا ن ر أ ي ه ا ل س ن ة والصواب حدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا مؤمل بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد بن زيد عن ايوب ن عون قال علمنا الحسن لو كلمة تبلغ بلغت لكتبنا برجوعه وأشهدنا قال قال لي الحسن ما أ ن ا بعائد إ ل ى شيء منه أ ب د ا حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آ ي ة قط إ ل ا عن الاثبات حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا أ س و د بن عامر حدثنا عبد العزيز بن أ ب ي س ل م ة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ن ع ج ل ب أ ب ي بكر أ ح د ا ثم عمر ثم ع ث م ا نترك ثم ن أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا عن ب س ه حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال سالم بن عبد الله إن ان ب عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أ ف ض ل أ م ة النبي صلى الله عليه وسلم ب ع د أ ب و بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا جامع بن أ ب ي راشد حدثنا أ ب و ي ع ل ى عن محمد بن ا ل ح ن ف ي ة قال قلت ل أ ب ي أ ي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و بكر قال قلت ثم من قال ثم عمر قال ثم خشيت أ ن أ ق و ل ثم من فيقول عثمان فقلت ثم أ ن ت يا أ ب ت قال ما أ ن ا إ ل ا رجل من المسلمين حدثنا محمد بن مسكين حدثنا محمد يعني الفريابي قال سمعت سفيان يقول من زعم أ ن علي عليه السلام كان أ ح ق ب ا ل و ل ا ي ة منهما فقد خطأ أبا بكر والمهاجرين وعمر والمهاجر و ا ل ت ا ر ي ن والانصار وما مع عمل السماء براه هذا يرتفع له مع هذا عمل إلى、السماء. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا ق ب ي ص ة حدثنا عباد السماك قال سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خ م س ة أ ب و بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق قال محمد كتبه من كتابه قال أ خ ب ر ن ا معمر عنه عن, الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان ابو ه ر ي ر ة يحدث ان رجلا اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ي أ ر ى ا ل ل ي ل ة ظ ل ة ي ن ط ف منها السمن و ا ل ع ت ن ف أ ر ى الناس يتكففون ب أ ي د ي ه م فالمستكثر والمستقل وارى سببا واصلا من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض ف أ ر ا ك يا رسول الله أ خ ذ ت به فعلوت به ثم أ خ ذ به رجل آ خ ر فعلى به ثم أ خ ذ به رجل آ خ ر فعلى به ثم أ خ ذ به رجل آ خ ر فانقطع ثم وصل فعلى به قال أ ب و بكر ب أ ب ي و أ م ي لتدعني ف ل أ ع ب ر ن ه ا فقال ع ب ر ه ا قال أ م ا ا ل ظ ل ة ف ظ ل ة ا ل إ س ل ا م و أ م ا ما ينطف من السمن والعسل فهو ا ل ق ر آ ن لينه وحلاوته و أ م ا المستكثر والمستقل فهو المستكثر من ا ل ق ر آ ن والمستقل منه و أ م ا السبب ا ل و ا ف ل من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض فهو الحق الذي أ ن ت عليه ت أ خ ذ به ه فليعليك ل ا ثم ثم ثم يأخذ فيعلو يأخذ فيعلو يأخذ ي آخر آخر به بعدك رجل فيعلو به به به به رجل آخر فيعلو به ثم به رجل رجل ف ن قال ط ع فيعلو ثم يوصل له فيعلو به أي رسول له به ل ل ه اقسمت تحجيتني أفرت أم أخطأ ا ل أ يا رسول الله لتحدثني ا م ن الذي أ خ ط ا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم حدثنا محمد بن يحيى بن يحيى حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصه ة قام فأباء المصبرة حدثنا المسنة محمد بن حدثنا محمد بن عبد ل ل حدثنا محمد الألصارين حدثنا الأشعف الحفن النبي صلى الله صلى عليه أبي بكرك عن عن أن وسلم قال ذات يوم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 حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أيكم رأى رؤية فذكر معناه وقال ل الكراهية م يذكر فاستاء خلافه نبوه ثم يؤتي الله الملك من يشاء حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن ابان بن عثمان عن جابر بن عبد الله أ ن ه كان يحدث أن رسول الله صلى الله ق ل جابر ر ض ل ل ه عنه قال أ ر ي ا ل ل ي ل ة رجل صالح أ ن أ ب ا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بابي بكر ونيط عثمان بعمر ر قال ا ج فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أ م ا الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم و أ م ا تنوط بعضهم ببعض فهم ولاه هذا ا ل أ م ر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم قال أ ب و داود ورواه يونس وشعيب لم يذكرا امرك حدثني عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمه عن أ ش ع ث بن عبد الرحمن عن أ ب ي عن ث م ر ة بن جندب أ ن رجلا قال يا رسول الله إ ن ي ر أ ي ت ك أ ن دلوا دلي من السماء فجاء ابو بكر فاخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فاخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فاخذ بعراقيها ف ش ر ب حتى تضلع ثم جاء علي فاخذ بعراقيها فانتشط و ا ن ط ب ح عليه منها ش ي ء حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد حدثنا الوليد سعيد بن عبد العزيز عبد الروم الشام ا أربعين ب ط حدثنا ا لا يمتنع منها إلا يمتنع م وعمان ش ق ح د موسى بن عامر المري حدثنا الوليد حدثنا عبد العزيز بن العلا أ ن ه سمع أ ب ا ا ل ا ع ي ة عبد الرحمن بن سلمان يقول س ي أ ت ي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إ ل ا دمشق حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حدثنا برد أبو ا ل عن ل ا ء ع مكحول أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موضع ف ص ا ط المسلمين في الملاحم أ ر ض يقال لها ا ل غ و ط ة حدثنا أ ب و غفر ع ب د السلام حدثنا جعفر عن عوف قال سمعت الحجاج ي ص ط ب وهو يقول إ ن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم ثم ق ر أ هذه ا ل آ ي ة ي ق ر أ ه ا ويفسرها إذ قال الله إني متوفيك ورافعك إلي من الذين كفروا يشير إلينا بيده الشارع وإلى أهل الشام حدثنا إ س ح ا ق بن إ س م ا ع ي ل الطلقاني حدثنا جرير و حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن المغيره عن الربيع بن خالد ا ل ض ب ي قال سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أكرم أم ل خ فقلت ت ه أهله في في نفسي لله علي الا أ ص ل ي خلفك ص ل ا ة أ ب د ا و إ ن وجدت قوما يجاهدونك لاجاهدنك معهم زاد إسحاق في حديثه قال فقاتل ي حديثه في الجماجم حتى قتل حدثنا ت قتل ى ح محمد بن العلاء حدثنا أ ب و بكر عن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنويه ة واسمعوا وأطيعوا ليس ي ف ا المؤمنين عبد الملك والله لو أمرت الناس يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب مثنوية لأمير أمرت من من من أن لو عبد آخر لحلت لي دماؤهم وعذيري أ أخذت م م و والله لو ا ل ه ر ب ي ة بمضر لكان ل ل ك الله حلالا ويا ع من عبد هدي يزعم أ ن قراءته من عند الله والله ما هي إ ل ا رج من رج ا ل أ ع ر ا ب ما أ ن ز ل ه ا الله على نبيه عليه السلام وعذيري من هذه الحمراء يزعم أ ح د ه م أ ن ه يرمي بالحجر فيقول إ ل ى أ ن يقع الحجر قد حدث أ م ر فوالله لادعنهم ك ا ل أ م س الدابر قال فذكرته ل ل أ ع م ش فقال أ ن ا والله سمعته منه حدثنا عثمان حدثنا الأعمش قال الحجاج عن بن أبي شيبة إدريس البنبر الحمراء هبر يقول سمعت هذه هبر أما والله لو قد قرعت لاذرنهم ك ا ل أ م س الذاهر يعني الموالد حدثنا قطر بن نسير حدثنا جعفر يعني ا بن سليمان حدثنا داود بن سليمان عن شريك عن سليمان ا ل أ ع م ش قال جمعت مع الحجاج فخطب فذكر حديث أ ب ي بكر بن عياش قال فيها فاسمعوا و أ ط ي ع و ا ل خ ل ي ف ة الله وصفيه عبد الملك بن مروان وساق الحديث قال ولو أ خ ذ ت ربيعه بمضرى ولم يذكر ق ص ة الحمراء عن سفينة قال قال ر سعيد و ل الله صلى الله ل ه الله الملك أو ملكه وسلم النبوة ثلاثون أو سنة خلافة الملك ثم من يشاء يؤتي ي قال ع قال لي سفينه أ م س ك عليك أ ب ا بكر سنتين وعمر ع ش ر ة وعثمان اثنتي ع ش ر ة وعلي كذا قال سعيد قلت لسفينه ان هؤلاء يزعمون أ ن ع ل ي عليه السلام لم يكن ب خ ل ي ف ة قال كذبت أستاه بني أستاه ا ل ز ر قال ء يعني بني عمر عون عن مروان حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم ا ع عن سعيد بن جمهان عن و حوشب ا جمهان قال قال م بن بن سفينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خ ل ا ف ة ا ل ن ب و ة ثلاثون س ن ة ثم يؤت ي الله الملك من يشاء أ و ملكه من يشاء حدثنا محمد حصين دريس بن العلاء عن ابن أخبرنا حصين عن هلال بن يساس عن عبد الله بن العلاء هلال يساس الله ظالم عبد وسفيان عن منصور وبين عن سفيان فيما يتا المادني بينه المادني هلال ابن الله ابن ظالم رجلا الله ابن عن عن عن عبد الله بن ذكر رجلا بينه وبين عبد ذكر ظالم قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لما قدم فلان الى ا ل ك و ف ة اقام فلان خ ط ي ب ة فاخذ بيدي سعيد بن زيد فقال الا ترى الى هذا الظالم فاشهد على ا ل ت س ع ة انهم في الجنه ة ولو ش د ت على عشر. لم ايتم قال ابن عيسى والعرب تقول آ ث م قلت ومن ا ل ت س ع ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء اثبت حراء انه ليس عليك الا نبي او صديق او شهيد قلت ومن ا ل ت س ع ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي و ط ل ح ة والزبير وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف قلت ومن العاشر ف ت ل ك أ ه ن ي ة ثم قال قال أ ب و داود رواه ا ل أ ش ج ع ي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يثاق عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم ب إ س ن ا د ه نحوه حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا ش ع ب ة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن أ ح م د أ ن ه كان في المسجد فذكر رجل ع ل ي عليه السلام فقام سعيد بن زيد فقال أ ش ه د على رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعت عشره في الجنه النبي في الجنه وابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه في الجنه والزبير بن العوام في الجنه وسعد بن مالك في الجنه و ع ا ل ر ح م ف في الجنه ولو شئت ل س م ي العاشر فقالوا من هو فسكت قال فقالوا من هو فقال هو سعيد بن زيد حدثنا أ ب و كامل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا ص د ق ة بن المثنى النفعي حدثني جدي رياح بن الحار قال كنت قاعدا عند فلان في مسجد ا ل ك و ف ة وعنده أ ه ل ا ل ك و ف ة فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن م ف ي ل فرحب به وحياه و أ ق ع د ه عند رجله على السرير ج ل أهل الكوفة من ي قال له قيس بن علقم ف س خ ب ل ه فسب و ت ب فقال سعيد من يسب هذا الرجل قال يسب علي قال أ ل ا أ ر ى أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير أ ن ا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و إ ن ي لغني أ ن أ ق و ل عليه ما لم يقل ف ي س أ ل ن ي عنه غدا إ ذ ا لقيته أ ب و بكر في ا ل ج ن ة وعمر في ا ل ج ن ة وساق معناه ثم قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أ ح د ك م عمره ولو عمر عمرا حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع و حدثنا مسدد حدثنا يحيى المعنى قال حدثنا سعيد بن ابي ع ر و ب ة عن ق س ا د ان انس بن مالك حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه و سلم صعد احدا فتبعه ابو بكر و عمر و عثمان فرجف بهم فضربه نبي الله صلى الله عليه و سلم برجله و قالت ابو تبط احد نبي و صديق و شهيدان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل أ خ ذ بيدي ف أ ر ا ن ي باب ا ل ج ن ة الذي تدخل منه أ م ت ي فقال أ ب و بكر يا رسول الله وجدت اني كنت معك حتى أ ن ظ ر إ ل ي ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا إ ن ك يا أ ب ا بكر أ و ل من يدخل الجنه ة قسيفة من أمتي غملي حدثنا قتيبة بن بن أن سعيد ويزيد ليس ح خالد د ث من ع أبي ا ل عن عن رسول الله صلى الله عليه ل ز ب جابر ي ر عن عن س و م أنه قال لا يدخل النار أ حدثنا ممن بايع الشجرة تحت ح د موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد بن س ل م و ح د ث ن احمد أ بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا حماد بن سلمه عن ع ا ط م عن أ ب ي طالع عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى فلعل الله وقال ابن سنان ي ا ط ر ع الله على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم حدثنا محمد بن عبيد ان محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروه بن زبيب عن المسور بن م خ ر م ة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن ا ل ح د ي ب ي ة فذكر الحديث قال ف أ ت ا ه يعني ع ر و ة ا بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أ خ ذ بلحيته والمغيره بن ش ع ب ة قائم على ر أ س النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المصفر فضرب يده بنعل السيف وقال أ خ ف ر يدك عن لحيته فرفع ع ر و ة ر أ س ه فقال من هذا قال ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة حدثنا حفث بن عمر أ ب و عمر الضرير حدثنا حماد بن س ل م ة أ ن سعيد بن إ ي ا س الجريري أ خ ب ر ه م عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن ا ل أ ق ر ع م ن أ ذ ن عمر بن الخطاب قال بعثني عمر إ ل ى ا ل أ س ق ف فدعوته فقال له عمر وهل تجدني في الكتاب قال نعم قال كيف تجدني قال أ ج د ك قرنا فرفع عليه ا ل د ر ه فقال قرن حديد أ م ي ن شديد قال كيف تجد الذي يجيء من ب ع د فقال أ ج د ه خ ل ي ف ة ص ا ل ح ة غير أ ن ه يؤثر قرابته قال عمر يرحم الله عثمان ثلاثا فقال كيف تجد الذي تجد بعده قال أ ج د ه صدا حديث فوضع عمر يده على ر أ س ه فقال يا دفراء يا دفراء فقال يا أ م ي ر المؤمنين إ ن ه خ ل ي ف ة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مقرأ ق افراق ل ل أبو داود د ا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 ثم الذين يلونهم والله اعلم اذكر الثالث ام لا ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشوا فيهم السمن حدثنا مسدد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ابي ل أ أ ع عن م ش صالح عن أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فولدي لو مثل لهب بلغ ولا السقفي الماضر تسبوا أصحابي ما حدثنا حدثنا زائدة بن قدامة حدثنا نفسي يونس بيده بن بن بن أنفق أحدكم أحد أحدهم أحمد نطيفة قيس مد عمر عن عمرو بن أ ب ي قره قال كان ح ذ ي ف ة بالمداين فكان يذكر أ ش ي ا ء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ا س من أ ص ح ا ب ه في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون يقول ناس ممن من تلمان سلمان ذكرنا بسلمان ذلك له قول أعلم إلى له قولك قد بما سمع فما أصدق و ل ا ك ذ ب ت ى ح ذ ي ف ة سلمان وهو في م ب ق ل ة فقال يا سلمان ما يمنعك أ ن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في سلمان الله الله كان الغضب لناس أصحابه الرضا لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا رسول صلى عليه وسلم رجال من من إن تنتهي ويرضى تورث حتى يغضب بغض حب وحتى توقع اختلافا و ف ر ق ة ولقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أ ي م ا رجل من أ م ت ي سببته س ب ة أ و لعنته ل ع ن ة في غ ض ب ف إ ن م ا أ ن ا من ولد آ د م أ غ ض ب كما يغضبون و إ ن م ا بعثني ر ح م ة للعالمين فاجعلها عليهم ص ل ا ة يوم القيامه والله لتنتهين او لاكتبن الى عمر حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن س ل م ة عن محمد بن アンミカさん حدثني الزهري حدثني عبد الملك بن أ ب ي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ا ب ي عن عبد الله بن ز م ع ة قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إ ل ى ا ل ص ل ا ة فقال مروا من يصلي للناس فخرج عبد الله بن ز م ع ة ف إ ذ ا عمر في الناس وكان أ ب و بكر غائبا فقلت يا عمر قم فصل ي للناس فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته كان عمر رجلا مجهرا قال ف أ ي ن أ ب و بكر يابى أ ب ى ل ل ذلك والمسلمون ه ي أ الله ذلك والمسلمون فبعت فجاء فصلى أبي بكر فجاء بعد بالناس عمر إلى صلى تلك الصلاة أن حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن أ ب ي ف د ي ث قال حدثني موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إ س ح ا ق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله في ع ت ب ة أ ن عبد الله بن ز م ع ة أ خ ب ر ه بهذا الخبر قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن ز م ع ة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أ ط ل ع ر أ س ه من حجرته ثم قال لا لا لا, لا ل ي ص ل للناس ا بن أ ب ي ق ح ا ف ة يقول ذلك مغضبا حدثنا مسدد ومسلم ا بن إ ب ر ا ه ي م قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أ ب ي ب ك ر ة وحدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني الاشعث عن الحسن عن أ ب ي ب ك ر ة قال قال رسول أرجو وسلم للحسن سيد وإني الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي الله وقال ابني هذا سيد وإني أرجو أن الله به يصدح بين فئتين من أمتي بن إن أن في حديث حمان ولعل الله أ ن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد أ خ ب ر ن ا هشام عن محمد قال قال يقول مرزوق ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها إلا الله الله لا الفتنة حدثنا عليه مسلم رسول صلى عليه وسلم حبيثة أحد محمد بن بن فإني من سمعت عمر أخبر تدركه تضرك شعبة عن الأشعش بن سليم عن عن عن تعلبة ضبيعة بن أبي بردة بن سليم قال دخلنا على ح ذ ي ف ة فقال إ ن ي لاعرف لا رجلا لا تضره الفتن شيئا قال فخرجنا ف إ ذ ا قصاص مضروب فدخلنا ف إ ذ ا فيه محمد بن م س ل م ة ف س أ ل ن ا ه عن ذلك فقال ما أ ر ي د أ ن ي ش ت م ل علي شيء من أ م ط ا ر ك م حتى تنجلي عمن عم جلى حدثنا ح مسدد د حدثنا أبو و ع اسماعيل ن عن أشعة بن ة أشعة ل ي عن أبي ب ر ن ر ع ة بن حسين ا ع بن م ع ى ح د ث ن ابراهيم إسماعيل ن إ ب الهذلي حدثنا ابن ع ل ي ة عن يونس عن الحسن عن قيس بن ع ب ا د قال قلت لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن مسيرك هذا عهد عهده إ ل ي ك رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر أ ي ر أ ي ت ه فقال ما وسلم الله الله عهد عليه ولكنه إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولكنه رأي رأيته حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا القاسم بن الفضل عن أ ب ي ن ض ر ة عن أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق م ا ر ق ة عند ف ر ق ة من المسلمين يقتلها أ و ل ى الطائفتين بالحق حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا وهيب حدثنا ع م ر يعني ا بن يحيى عن أ ب ي عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ت خ ي ر بين ا ل أ ن ب ي ا ء حدثنا حفظ بن عمر حدثنا ش ع ب ة عن قتاله عن أ ب ي العاليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أ ن يقول اني خير من يونس بن م ت ا حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن س ل م ة عن محمد بن إ س ح ا ق عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول م اني ي ب غ لنبي أن يقول أن إني خير من يونس بن متى حدثنا حجاج بن أ ب ي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أ ب ي عن ابن شهاب عن أ ب ي سلمه بن عبد الرحمن وعبد الرحمن ا ل أ ع ر ج عن أبي هريرة ق ابي ل قال رجل من اليهود والذي طفى موسى فرفع المسلم يده ولطم وجه اليهودي اطفى فرفع وجه من موسى يده ه ذ ف ا ل هريره و د ي إلى س و ل الله صلى الله ل ع ه وسلم ف أ خ ب ف قال النبي الله لا الناس صلى عليه وسلم, فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على أول تخيروني فإن الناس يصعقون فأكون أول من يخير موسى قال ابو داود فاذا موسى باطح في جانب العرش فلا ادري اكان ممن صعق فاخاف قبلي او كان ممن استثنى الله عز وجل قال أبو داود وحديث أيوب يحيى حدثنا حدثنا زياد بن أيوب. حدثنا عبد الله بن إدريس يذكر ابن بن بن بن عن عن أنس أسمت مختار الله فلفل قال قال رسول ج ل ل ر الله صلى الله عليه وسلم ذاك ابراهيم حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد عن ا ل أ و ز ا ع ي عن أ ب ي عمار عن عبد الله بن ف ر و ق عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم واول من تنشق عنه الارض واول شافع واول مشفع حدثنا محمد بن المتوكل العثقلاني ح ج ث ن ا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن ابن أ ب ي ذئب عن سعيد بن أ ب ي سعيد عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ د ر ي أ ت ب ع لعين هو أ م لا وما أ د ر ي أ ع ذ ي ر نبي هو أ م لا حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن وهب قال أ خ ب ر ن ي يونس عن ابن شهاب أ ن أ ب ا سلمه بن عبد الرحمن أ خ ب ر ه ان أ ب ا ه غ ي ر س ق ا ن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ ن ا أ و ل ى الناس ا بن مريم ا ل أ ن ب ي ا ء أ و ل ا د ع ل ا ت وليس بيني وبينه نبي حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سهيل بن إسماعيل موسى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 حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ش ع ب ة حدثني أ ب و جمر قال سمعت ابن عباس قال إ ن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ه م ب ا ل إ ي م ا ن بالله قال أ ت د ر و ن ما ا ل إ ي م ا ن بالله قالوا الله ورسوله أ ع ل م قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا إلا محمدا وإقام الصلاة أن وأن رسول وإيتاء وصوم رمضان وأن تعطوا الزكاة رمضان الخمسة المغنى من حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي زبير عن ج ابي ر رسول قال قال الله الله صلى ل ع ه وسلم بين ا ل ع ب د و ب ي ن ا ل ك ف ر ترك الصلاة حدثنا أحمد بن, عمر بن حدثنا إذن وهب عن م ر ب السرح ح د ث ن ا ب عن ب ك ر بن مضر عن ا ب ن ا ل ه ا عن عبد الله بن بينار عبد الله عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رايت من ناقصات عقل ولا دين أ غ ل ب اغلب ي ل ب منكن قال وما نقصان العقل والدين قال أ م ا نقصان العقل ف ش ه ا د ة ا م ر أ ت ي ن ش ه ا د ة رجل و أ م ا نقصان الدين ف إ ن إ ح د ى ك ن تخطر رمضان وتقيم أ ي ا م ا لا تصلي حدثنا محمد بن سليمان الانبري وعثمان بن أ ب ي ش ي ب ة المعنى قالت حدثنا و ح ي ع عن سفيان عن سماك عن ع ك ر م عن ابن عباس قال لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل ك ع ب ة قالوا يا رسول الله ك ي ف الذين ماتوا وهم يصلون إ ل ى بيت المقدس فأنذر الفضل كان إيمانكم حدثنا بن حدثنا بن بن شابور الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى محمد الحارف عن, القاسم عن ابي ل ق ا س م عن أ ا م ا م ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من أ ح ب لله و أ ب غ ض لله و أ ع ط ى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان إ ي م ن حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أحمد ح ي سعيد ى بن عمر عن ح م عمر سلم د بن أبي أبي عن عن هريرة ق ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمل ل ا م م ؤ ي إيمانا ن أحسنه خلق. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد عبيد ثور بن بن عن معمر ق ا ل و أ خ ب ر نعم ي الزهري ن ع ا ر بن سعد بن أبي سعد و قد ا قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا رجلا شيئا فقال عن أعطى عليه يعطي ع منهم أبيه رسول صلى وسلم ولم س ي اعطيت رسول الله أ فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم او م س ل م ح ت له لا اعرف ماذا قال ل ه عليه ولا س م اعرف ماذا قال لها ولا ي منهم اعرف ه ماذا قال ن ا ر ع لها ى و و ج ه م ح د ث ن محمد ح عبيد د بن ث ن ا ا ب ن ث و ر عن م ع م ر ق ا ل و قال ا لها ز ي قل ولكن قولوا أسلمنا قال و ل أ س م نرى ا قال ن أ ن ا ل إ س ل ا م ا ل ك ل م ة و ا ل إ ي م ا ن العمل حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الرزاق وحدثنا إ ب ر ا ه ي م بن بشار حدثنا سفيان المعنى قال ا حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن عن أبيه أن النبي صلى الله المسلمين عن عن بن عن أن بين معمر وسلم قسم صعب صلى عليه أبيه قسم ف ق ل ت أ خ ت فلانا ف إ ن ه مؤمن قال أ و مسلم إ ن ي لاعطي الرجل العطاء وغيره أ ح ب إ ل ي منه م خ ا ف ة أ ن يكب على وجهه حدثنا أ ب و الوليد ا ل ط ي ا ر س ي حدثنا ش ع ب ة قال واخبرني ق د عبد ابن الله أ عن أ ب ي ه انه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب ب ع هم رقاب بعض حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي م ا رجل مسلم اثر رجلا مسلما ف إ ن كان كافرا والا كان هو الكافر حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا ا ل أ ع م ش عن عبد الله بن م ر ة عن مسروق عن عبد الله بن قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه فهو منافق خالص ومن كانت فيه خله منهن كان فيه خله من نفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر حدثنا أبو صالح فعن ابي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزن الثاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبه م ع ر و ض ة بعد حدثنا إ س ح ا ق بن سويد الرملي حدثنا ابن أ ب ي مريم أ خ ب ر ن ا نافع يعني ا بن يزيد قال حدثني ابن الهاس أ ن سعيد بن أ ب ي سعيد المقبري و حدث انه سمع أ ب ا ه ر ي ر ة يقول قال رسول الله الله رسول عليه سمى قال عليه ا ل ع ل ي ه والسلام اذا زنى الرجل خرج منه الايمان كان عليه كالظلم فاذا انقطع رجع اليه وسلم ق الايمان ل ق د ر ة ج و هذه ل أ م ة إ مرضوا فلا تعودوهم فلا وان ماتوا فلا تشهدوهم حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفره عن رجل من الانصار عن ح د ي ث ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أ م ة مجوس ومجوس هذه ا ل أ م ة الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنادته ومن مرض منهم فلا تعودوهم وهم شيعة التجال و حدثنا ق على الله أن يلحقهم ل ا أن ب ج ا ح د مسدد أ ن يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد حدثاهم قالا حدثنا عوف قال حدثنا ق س ا م ة بن زهير قال حدثنا أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله خلق آ د م من ق ب ض ة قبضها من جميع ا ل أ ر ض فجاء ب ن آ د م على قدر ا ل أ ر ض جاء منهم ا ل أ ح م ر و ا ل أ ب ي ض و ا ل أ س و د وبين ذلك والسهل و ا ل ح ز ن والخبيث والطيب زاد في حديث يحيى وبين ذلك والاخبار في حديث يزيد حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا المعتمر قال Thank、uh... you. سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن سعد بن عبيده عن عبد الله بن حبيب أ ب ي عبد الرحمن السلمي عن علي عليه السلام قال كنا في ج ن ا ز ة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع ة الأرض فجاء رسول الله صلى الله رسول صلى ل وسلم فجلت فجعل ي ينكت ه ومعه مخصرة ب الارقد م خ ص ر ة في ل أ ض ثم رفع رأته ف ا ما ل منكم من أ ح ما من نفس منفوسه إ ل ا كتب الله مكانها من النار أ و من ا ل ج ن ة إ ل ا قد كتبت ش خ ي ة أ و سعيده قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أ ف ل ا ننكث على كتابنا وندع العمل فمن كان من أ ه ل ا ل س ع ا د ة ليكونن إ ل ى ا ل س ع ا د ة ومن كان من أ ه ل ا ل ش ق و ة ليكونن إ ل ى ا ل ش ق و ة قال اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة للسعادة وأما أهل السعادة للسعادة الشخوة للشخوة فييسرون فييسرون ثم قال نبي الله ف أ م ا من أ ع ق ى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى حدثنا أ ب ي د الله بن معاذ حدثنا أ ب ي حدثنا ك ه م ه عن ابن ب ر ي د ة عن يحيى بن يعمر قال كان أ و ل من تكلم في القدر ب ا ل ب ص ر ة معبد ن جهني فانطلقت أ ن ا و حميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أ و معتمرين فقلنا لو لقينا أ ح د ا من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم ف س أ ل ن ا ه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا فقلت ي ابا عبد الرحمن إ ن ه قد ظهر قبلنا ناس يقراون ا ل ق ر آ ن ويتفقرون العلم يزعمون أ ن لا قدر و ا ل أ م ر أ ن ف فقال إ ذ ا لقيت أ و ل ئ ك ف أ خ ب ر ه م أ ن ي بريء منهم وهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنا ل أ ح د ه م مثل احد ذهبا ف أ ن ف ق ه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما بيار الشعب سبر النبي عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سياف شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر ولا نعرفه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه نحن عند نعرفه وسلم وسلم الله الله سواد لا ولا الله حتى طلع رسول رجل أثر جلس صلى إلى صلى رسوله إذ فأسند أقبديه أقبديه إلى ووضع ك فقال ي فخذيه ه على و يا محمد أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ س ل ا م فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام أ ن تشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وان محمدا رسول ل ل الصلاة الزباة ه وتقيم وتؤتي وتظوم ر م ض ا ن و ت ح ج ا ل ب ي ت إن الله س ت ت ط ع إ ي ي ه س ب يسأله ويصدق قال فأخفرني قال قال ف ن عن الايمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر ت ؤ م ن بالقدر خيره وشره قال ص د ق قال ف أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ ح س ا ن قال أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراه قال ف أ خ ب ر ن ي عن الساعه ة قال المسؤول ما ع ن ا السائل بأعلم قال فأخذرني أماراتها أنت عن قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الأمة الحفاة العرات العالة الشاعر رعاء وأن يتطاولون في قال ثم انطلق فانه قال يا عمر هل تدري من السائل ا قلت ل ل ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أ ت ا ك م يعلمكم دينكم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن ب ي ر ن عيدة عن نحي بن عمر جحي وحميد بن عبد ابن بن الرحمن قال ا لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فذكر نحوه زاد قال و س أ ل ه رجل من م ز ي ن ة او ج ه ي ن ة فقال يا رسول الله فيما نعمل افي شيء قد خلا و مضى او في شيء يساله ت الان قال قال إ ن أ ه ل ا ل ج ن ة ييسرون لعمل أ ه ل ا ل ج ن ة و إ ن أ ه ل النار ييسرون لعمل أ ه ل النار حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن حفيان قال حدثنا ع ل ق م ة بن مرسد عن سليمان بن ب ر ي د ة عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص قال فما ا ل إ س ل ا م قال إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وحج البيت وصوم شهر رمضان قالت نعم الجنابة قال ابو داود ل ق ة مرجع حدثنا عثمان بن ابي ش ي ب ة حدثنا جرير عن ابي ف ر و ة الهمداني عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي ذر وابي ه ر ي ر ة ق ا ل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري اصحابه فيجيء الغريب فلا يدري ايهم هو حتى ي س أ ل ر ل ب ن ا الى رسول ا ل ل ه صلى الله عليه وسلم أ ن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إ ذ ا أ س ا ء قال فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه وذكر نحو هذا الخبر ف أ ق ب ل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف السماء فقال السلام عليك يا محمد قال فرد عليه النبي صلى الله حدثنا عليه صلى عليه وسلم فرد محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن أ ب ي سنان عن و ه د بن خالد ا ل ح ن ص ي عن الدليليني قال أ ت ي ت أ ب ي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أ ن يذهبه من قلبي قال لو أ ن الله عذب أ ه ل سماواته و أ ه ل أ ر ض ه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أ ن ف ق ت مثل أ ح ج ذ ه ب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أ ن ما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئه و أ ن ما أ خ ط أ ك لم يكن ليصيبه ولو مت على غير هذا لدخلت النار قال ثم أ ت ي ت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك قال ثم أ ت ي ت ح ذ ي ف ة بن الجمان قال مثل ذلك قال ثم أ ت ي ت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حدثنا جعفر بن مسافر الهذري حدثنا يحيى بن حسان حدثنا الوليد بن رباح عن إ ب ر ا ه ي م بن أ ب ي عبله عن أ ب ي حصه ا ا م ت ل ب ن يا بني إنك لن تجد طعم ح قال ي ق ة إ ي يكن م تعلم ما لم وما ا أصابك ن أن حتى ليخطئك أصابك فأكلم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن أ و ل ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم ا ل س ا ع ة يا بني إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ن ا ت على غير هذا فليس ا ل ن ي حدثنا مسدد حدثنا سفيان وحدثنا أ ح م د بن صالح المعنى قال حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عمرو بن دينار سمع قاوسا يقول سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى قال موسى يا آدم أنت أبونا هيبتنا وأخرجتنا من الجنة قال آدم أنت موسى إصراك الله بكلامه التوراة أنت أنت تلوبني آدم آدم آدم بيده قدره وموسى موسى من موسى أمر وخط على لك عليك قال ب بأربعين ل يخلقني أن سنة ق موسى حج آدم أ ح م د بن صالح عن عمرو عن ط ا و س م ع أ ب ا هريره حدثنا أ ح م د بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أ خ ب ر ن ي هشام بن سعد عن زيد بن أ س ل م عن ابي هريره ب أرنا ا ل قال و ن فقال س ه فأراه الله من آدم الجنة ف أنت أبون آدم ف ق ا له ل آدم نعم قال أ ن ت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك ا ل أ س م ا ء كلها أمر الملائكة فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أ ن أ خ ر ج ت ن ا ونفسك من الجنه فقال له آ د م ومن أ ن ت قال أ ن ا موسى قال أ ن ت نبي بني إ س ر ا ئ ي ل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقك قال نعم قال أ ف م ا وجدت أ ن ذلك كان في كتاب الله قبل أ ن أ خ ل ق قال نعم قال فيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى فحج آدم موسى. حدثنا عبد القعنبي عن مالك عن عبد عبد عن عمر حدثنا بن أنيسة أن عبد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار من الجهني أن آدم آدم زيد الحميد زيد ذلك الله مالك الخطاب مسلم فحج فحج موسى موسى يسار أخبره بن سئل عن هذه ا ل آ ي ه و َ إ ِ ذ ْ أ َ خ َ ذ َ ربك ََُّ من ِْ بني َِ آ د َ م َ من ِْ ظهورهم ُِِْ قال ق ر أ القعندي ا ل آ ي ة فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله عز وجل خلق آ د م ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذ ر ي ة فقال خلقت هؤلاء ا للجنه ج ن ة و ب ع م أ يعملون ثم مسح ظهره ا ذرية فقال خلقت هؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون أثماني النار فقال رجل يا رسول ج ل يا ر الله فخيم العمل. فقال العمل الله رسول صلى الله عليه وسلم إ ن الله عز وجل إ ذ ا خلق العبد ا ل ج ن ة استعمله بعمل اهل الجنه حتى يموت على عمل من أ ع م ا ل اهل الجنه فيدخله به الجنه ة وإذا خلق العبد استعمله النار خلق ل ع من س ت بعمل على عمل أثماني يموت النار النار حتى من أعمال النار النار أهل فيدخله به النار حدثنا محمد بن المصطفى حدثنا ب ق ي ة قال حدثني عمر بن جعثمان القرشي قال حدثني زيد بن أ ب ي أ ن ي س ة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن م س ل م بن يسار عن معين بن ر ب ي ع ة قال كنت عند عمر بن الخطاب بهذا الحديث وحديث مالك أ ت م حدثنا القرنبي حدثنا المعتمر عن أ ب ي عن رقبه بن م ث ق ل ة عن أ ب ي إ س ح ا ق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أ ب ي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ع ل ا م الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش ل أ ر ه ق أ ب و ي ه طغيانا وكفرا حدثنا محمود بن خالد حدثنا خالد بن جبير عن حدثنا عن بن عن الفريابي إسرائيل إسحاق ابن عباس أبو جبير أبي بن كعب قال قال سعيد كعب و أ قال ل الحجاج ن بن و ا ه م م ؤ يوسف ن الثقفي حدثنا وعن ا سفيان بن عيينه عن عمرو عن سعيد بن جبير قال, قال ابن عباس حدثني ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب ص ر ا ل خ ض ر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول ر أ س ه فقلعه فقال موسى أ ق ت ل ت نفسا ذ ك ي الآية حدثنا ح ف ص بن عمر النمري حدثنا ش ع ب ة وحدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان المعنى واحد و ا ل إ خ ب ا ر في حديث سفيان عن ا ل أ ع م ش قال حدثنا زيد بن وهر حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المصدوق ان ل ص ا د المصدوق ق إ خلق أ ح د ك م يجمع في ضبط امه أ ر ب ع ي ن يوما ثم يكون ع ل ا ق ة مثل ذلك ثم يكون م ض غ ة مثل ذلك ثم يبعث إ ل ي ه ملك فيؤمر ب أ ر ب ع كلمه فيكتب رزقه و أ ج ل ه وعمله ثم يكتب شقي أ و س ع ي ثم ينفخ فيه الروح ف إ ن أ ح د ك م ليعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة حتى ما يكون بينه وبينها إ ل ا ذراع أ و قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب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 أو قال ي د ذ ر ع ع فيسبق ي فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يزيد ه أهل الكتاب الجنة حدثنا حدثنا حمال ا بعمل بن عن مستد ر ش قيل قال حدثنا مطرف عن عمران عن مطرف بن ن ق ا ق ي لرسول ل الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أ ع ل م أ ه ل ا ل ج ن ة من أ ه ل النار قال نعم قال ففيم ا يعمل العاملون قال كل لما أخلق يسر له حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن يزيد المقري ابو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن ابي ايوب حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك ا ل ه ذ ن ي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعه الجرشي عن ابي هريره عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ق ل ا تفارقوا حدثنا ابو عوانه عن أ ب ي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أ و ل ا د المشركين فقال الله أ ع ل م بما كانوا عاملين حدثنا عبد الوهاب بن ن ج د ة حدثنا ف ق ي ة وحدثنا موسى بن مروان الرقي وكثير بن عبيد المدحجي قالا حدثنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أ ب ي قيس عن ع ا ئ ش ة قالت قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين فقال هم من آ ب ا ئ ه م فقلت يا رسول الله بلا عمل قال الله أ ع ل م بما كانوا عامرين قلت يا رسول الله فدراري المشركين قال من آ ب ا ئ ه م قلت بلا عمل قال الله أ ع ل م بما كانوا عامرين حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن ط ل ح ة بن يحيى عن ع ا ئ ش ة بنت ط ل ح ة عن ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من ا ل أ ن ص ا ر يصلي علي ه قال قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل ش ر ولم يدربه فقال أ و غير ذلك يا ع ا ئ ش ة إ ن الله خلق ا ل ج ن ة وخلق لها أ ه ل ا وخلقها لهم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 حدثنا القعنبي عن مالك عن أ ب ي الزناد عن الاعرج عن ابي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على ا ل ف ط ر ة ف أ ب و ا ه يهودانه وينصرانه كما ت ن ا س ج الابل من ب ه ي م ة جمعاء هل تحس من جدعاء قالوا يا رسول الله أ ف ر أ ي ت من يموت وهو صغير قال الله أ ع ل م بما كانوا عاملين قال أ ب و داود قرا على الحارث بن مسكين و أ ن ا أ س م ع أ خ ب ر ك يوسف بن عمرو اخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا قيل له إ ن أ ه ل ا ل أ ه و ا ء يحتجون علينا بهذا الحديث قال مالك احتج عليهم ب آ خ ر ه قالوا ا ر أ ي ت من يموت وهو صغير قال الله أ ع ل م بما كانوا عاملين حدثنا الحسن بن علي حدثنا حجاج بن المنهان قال سمعت حماد بن سلمه يفسر حديث كل مولود يولد على ا ل ف ت ر ه قال هذا عندنا حيث أ خ ذ الله عليهم العهد في أ ص ل ا ب آ ب ا ئ ه م حيث قال أ ل س ت بربكم قالوا بلى حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى ر ا ز ي حدثنا ابن أ ب ي ز ا ئ د ة قال حدثني أبي عن أبي عامرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل و ا ئ د ة و ا ل م و ج و د ة في النار قال يحيى ا بن زكريا قال أ ب ي فحدثني أ ب و إ س ح ا ق أ ن عامرا حدثه بذلك عن ع ل ق م ة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن ثابت عن أ ن س أ ن رجلا قال يا يا و ل الله أ ي ن أ ب ي قال أ ب و ك في النار فلما قفا قال إ ن أ ب ي و أ ب ا ك في النار حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن ثابت عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الشيطان يجري من ابن آ د م مجرى الدم حدثنا أ ح م د بن سعيد الهمداني أ خ ب ر ن ا ابن وهب قال أ خ ب ر ن ي ابن ل ه ي ع ة وعمرو بن الحارث وسعيد بن أ ب ي أ ي و ب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك ا ل ه ذ ل ي عن يحيى بن ميمون عن ر ب ي ع ة الجرشي عن ابي هريره عن عمر بن الخطاب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا اهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان عن هشام عن أ ب ي عن أبي هريره ة قال قال ا رسول ل ل صلى الله عليه وسلم لا يدال الناس يتساءلون حتى ي قال هذا خ ل قال ل الخلق خلق الله ه فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آ م ن ت بالله حدثنا محمد بن ع م ر حدثنا س ل م ة يعني ابن الفضل قال حدثني محمد يعني ابن إ س ح ا ق قال حدثني ع ت ب ة بن مسلم مولى بني تيم عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحوه قال ف إ ذ ا قالوا ذلك فقولوا الله أ ح د الله ص م د لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د ثم ل ي د ف ل عن يساره ث ل ا ث ة وليستعذ من الشيطان حدثنا محمد بن الصباح البزاد حدثنا الوليد بن أ ب ي ثور عن ث ن ا ك عن عبد الله بن ع م ي ر ة عن ا ل أ ح ن ف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عقابه فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم س ح ا ب ة فنظر إ ل ي ه ا فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والمزن قالوا و ا ل م س ن قال, قال, قال, قال, قال و العنان قالوا ل ع ن ا ن قال أ ب و داود لم أ ت ق ن العنان جيدا قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء و ا ل أ ر ض قالوا لا ندري قال إ ن بعد ما بينهما إ م ا و ا ح د ة أ و اثنتان أ و ثلاث وسبعون سنه ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق ا ل س ا ب ع ة بحر بين اسفله ل و أ ع ل ى مثل ما بين سماء إ ل ى سماء ثم فوق ذلك ث م ا ن ي ة أ و ع ا ل بين أ ض ل ا ف ه م وركبهم مثل ما بين سماء إ ل ى سماء ثم على ظهورهم العرش ما بين أ س ف ل ه و أ ع ل ا ه مثل ما بين سماء إ ل ى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك حدثنا أ ح م د بن أ ب ي سريه أ خ ب ر ن ا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ومحمد بن سعيد قال أ خ ب ر ن ا ع م ر بن أ ب ي قيس عن سماك باسناده و م ع ن ا حدثنا أ ح م د بن حفص قال حدثني أ ب ي حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن طه ح عن بإسنانة ومعنى بإسنانه كماك هذا ا ل حدثنا ي طويل ح د ث عبد ا ل أ ع ل ى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار و أ ح م د بن سعيد الرباطي قالوا حدثنا وابن جرير قال أ ح م د كتبناه من نسخته وهذا لفظه قال حدثنا أ ب ي قال سمعت محمد بن إ س ح ا ق يحدث عن يعقوب بن ع ط ب ة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أ ب ي ه عن جده قال أ ت ى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ع ر ا ب ي فقال يا رسول الله جهدت ا ل أ ن ف س وضاعت العيال ونهكت ا ل أ م و ا ل وهلكت ا ل أ ن ع ا م فاستسق الله لنا إنا نستشفع ونستشفع الله بالله على عليك بك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أ ت د ر ي ما تقول و سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أ ص ح ا ب ه ثم قال ويحك إ ن ه لا يستشفع بالله على أ ح د من خلقه ه الله شأن أعظم من ذلك ويحك أتدري من ما ا ذلك ل ل ويحك إن عرشه على سماواته لها و كلا وقال بأصابعه نزل القبة عليه وإنه به أطيق بالراكب قال ب أ ص ان ب ع ه ز ل الله ق ب ة ع ي ليأط الرحل بالراكة أطيق به ابن بشار قال فوق ي حديثه الله إن ف عرشه وعرشه فوق سماواته وساق الحديث وقال عبد ا ل أ ع ل ى وابن المثنى وابن البشار عن يعقوب بن ع ت ب ة وجبير بن محمد بن جبير عن أ ب ي ه عن جده والحديث ب إ س ن ا د أ ح م د بن سعيد ه والصحيح وافقه عليه ج م ا ع ة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني ورواه ج م ا ع ة عن ابن إ س ح ا ق كما قال أ حدثنا م أيضا الأعلى كان سماع عبد الأعلى وابن م عبد ل ى و ب ن احمد د ة ف ي ا بلغني. ح بن حصر بن عبد الله قال حدثني أبي ق ابراهيم ل حدثني إ بن ط ه م ا ن عن موسى بن ع ق ب ة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ذ ن لي أ ن أ ح د ث عن ملك من م ل ا ئ ك ة الله من ح م ل ة العرش إ ن م ا بين ش ح ن ة أ ذ ن ه إ ل ى عاتقه م س ي ر ة س ب ع م ا ئ ة عام حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي المعنى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا ح ر م ل ة يعني بن عمران حدثني أ ب و يونس سليم بن جبير مولى أ ب ي ه ر ي ر ة فقال سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة ي ق ر أ هذه ا ل آ ي ة إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تؤدوا ا ل أ م ا ن ا ت إ ل ى أ ه ل ه ا إ ل ى قوله تعالى سميعا بصيرا قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إ ب ه ا م ه على أ ذ ن ه والتي تليها على عينه قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله رسول صلى عليه وسلم أبو رأيت هريرة ي ق ر أ ه ا ويضع ا ص ب ع ي قال ابن يونس قال المقرئ يعني ان الله سميع بصير يعني ان لله سمعا وبصرا قال ابن داود وهذا رد على الجهليه عثمان قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إ ل ى القمر ل ي ل ة البدر ل ي ل ة أ ر ب ع عشره وقال إ ن ك م سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون ف ي ربيتك فإن ا س ت ح ع ت م أم لا ت غ ل ب و ا على ل ك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم ق ر أ هذه الايه آ ي ة فسبح بحمد ربك قبل طلوع ل وقبل ش م م س إسحاق س غروبها بن حدثنا ا إ ع ل حدثنا سفيان عن, سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه س عن أبي هريرة قال اناس يا رسول الله انار ب ن ا يوم القيامه قال هل تضاغون في رؤيه الشمس في الظهيره ليست في سحابه قالوا لا قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد وحدثنا عبيض الله بن معاذ حدثنا حدثنا بن بن المعنى عن اسماعيل الله معاذ عطاء موسى عبيض شعبة بن يعنى أزيل قال موسى عدس بن عن أبي عن رزين قال قال قلت ا موسى العقيل قال ل ق يا رسول الله أ ك ل ن ا يرى ربه قال ابن معاذ مخبيا به يوم ا ل ق ي ا م ة وما آ ي ة ذلك في خلقه كليس كلكم ل يرى ا قال م ر ق ابن معاذ ليلة البدر مخليا ا ثم ليلة به ت فانما ق قلت بلى قال فالله أعظم قال بلى فالله ب اعظم ا ع ذ قال فانما هو خلق من خلق الله فالله اجل اعظم حدثنا عثمان بن ابي ش ي ب ة ومحمد بن العلاء ان ابا ا س ا م ة اخبرهم عن عمر بن حمزه قال قال سالم اخبرني عبد الله بن عمر قال, قال رسولة ق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوي الله السماوات يوم ا ل ق ي ا م ة ثم ي أ خ ذ ه ن بيده اليمنى ثم يقول أ ن ا الملك أ ي ن الجبارون أ ي ن المتكبرون ثم يقوي ا ل أ ر ض ي ن ثم ي أ خ ذ ه ن قال ابن العلاء يده ي الأخرى ثم ق و ل أ ن ا ا ل م ل ل ك أين ا ا ج ب ر و ن أين ا ل م ت ك ب ر و ن ح د ث ن ا ا ل ق ع ن عن ب ي م ا ل ك عن ابن ج ه ا ب ع ن أبي س ل م ة بن عبد ان ل ر ح م وعن أبي عبد أبي أ الله ا ل رسول عن أن أبي هريرة ر الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ل ي ل ة إ ل ى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل ا ل آ خ ر فيقول فأنت يدعوني من فأ أستجيب يسألني فأعطيه فأغفر يستغفرني له له من من له حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا إ س ر ا ئ ي ل حدثنا عثمان بن ا ل م غ ي ر ة عن ساله عن جابر بن عبد الله قال ك الا ن ر س و ل ل صلى الله عليه وسلم ه ع ي رجل نفسه على الناس في الموقف على قال ألا ر يحملني إ ل ى قومه ف إ ن قريشا قد منعوني أ ن أ ب ل غ ك ل ا م ح د ث قال س ي م اخبرني ن عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمه بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشه كل حدثني طائفه من الحديث قال ولشاني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بامر يتلى حدثنا إ س ن ا ع ي ل بن عمر أ خ ب ر ن ا إ ب ر ا ه ي م بن موسى أ خ ب ر ن ا ابن أ ب ي ز ا ئ د ة عن م ج ا ل د عن عامر يعني الشعبي عن عامر بن شهر قال كنت عند النجاشي ف ق ر أ ابن له آ ي ة من الانجيل ف ض ح ك فقال أ ت ض ح ك من ك ل ا م الله حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن ع م ر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعول الحسن والحسين ا ع ي د ك م ا بكلمات الله ا ل ت ا م ة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ثم يقول كان أ ب و ك م يعول بهما إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق قال أبو د ابو و د دليل هذا القرآن على ليس أن م خ ل ح د ث ن ا أحمد أبي بن سريج غازي و ع وعلي ل الحسين ي إبراهيم بن بن أبي سريج بن مسلم قالوا حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة حدثنا ا ل أ ع م ش عن مسروق ل م م عن س عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا تكلم الله بالوحي سمع أ ه ل السماء للسماء ص ل ص ل ة كجر ا ل س ل س ل ة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى ي أ ت ي ه م جبريل حتى إ ذ ا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبيل ماذا جبيل قال ربك حرب حريف بن بطام بن فيقول فيقولون يا سليمان الحق الحق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا بن عن أ شفاعتي ع عن عن عليه ش القدان مالك النبي الله قال صلى وسلم بن أهس ل أ ه ل الكبائر من أ م ت ي حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان حدثنا أ ب و رجائب قال حدثني عمران بن حصين عن ح س ي ن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار ب ش ف ا ع ة محمد فيدخلون ا ل ج ن ة ويسمون الجهنميين حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مسدد عليه النبي الله الجنة يأكلون فيها حدثنا صلى يقول أهل يأكلون إن ويشربون حدثنا, مسدد حدثنا قال ت ن السور أبي ق ا حدثنا أ ل الله م عمر عن عن عبد بن بن بشر شغاف س ل قال م و قرن ينفخ فيه حدثنا القعنبي عن مالك عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم ت أ ك ل الارض أ ر ض إ ل عجب الزمن خلق منه وفيه حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أ ب ي سلمه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله ا ل ج ن ة قال لجبريل اذهب فنظر إ ل ي ه ا فذهب فنظر إ ل ي ه ا ثم جاء فقال أ ي رب وعزتك لا يسمع بها أ ح د إ ل ا دخلها ثم حفها بالمكارث ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إ ل ي ه ا فذهب فنظر إ ل ي ه ا ثم جاء فقال أ ي ربي وعزتك لقد خشيت أ ن لا يدخلها أ ح د قال فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إ ل ي ه ا فذهب فنظر إ ل ي ه ا ثم جاء فقال أ ي ربي وعزتك لا يسمع بها أ ح د فيدخلها ف ب ح ه ا بالشهوات ثم قال يا جبريل إليها إليها اذهب فانظر جاء فذهب فنظر ف ثم قال أي لقد خشيت أن أ خشيت يبقى رب وعجلتك لقد لا حدثنا إلا دخلها د ح سليمان بن حماد ر ب و س د ق ل ح ث ن ا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ م ا م ك م حوض ما كما بين ن ا ح ي ت ي ن جرباء وأزرح حدثنا ح قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أ ن ت م جزء من م ا ئ ة أ ل ف جزء ممن يرد علي الحوض قال قلت كم كنتم يومئذ قال س ب ع م ا ئ ة أ و ث م ا ن م ا ئ ة حدثنا هل ناد بن السريح حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أ ن س بن مالك يقول أ غ ف ى رسول الله صلى الله عليه وسلم إ خ ف ا ء ه فرفع ر أ س ه م ك ت س م ا ف إ م ا قال لهم و إ م ا قالوا له يا رسول الله ل م ا ض ح ك فقال إ ن ه أ ن ز ل ت علي آ ن ف ا س و ر ة ف ق ر أ بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا اعطيناك الكوثر حتى ختمها فلما ق ر أ ه ا قال هل تدرون ما الكوثر ق ا ل ا ل ل ه ورسوله أ ع ل م قال فانه نهر وعد نيه ربي عز وجل في الجنه وعليه خير كثير عليه حوض ترد عليه امتي يوم القيامه آ ن ي ت ه عدد الكواكب حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال سمعت ابي قال حدثنا خ س ا د ة عن أ ن س بن مالك قال لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ج ن ة أ و كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب أ و قال المجوف فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكه قال قال الله عليه وسلم للملك الذي معه ما هذا قال الكوفر الذي أعطاك الله عز وجل حدثنا صلى عليه وسلم للملك وجل محمد معه الله عز ق مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا عبد السلام بن أ ب ي حازم أ ب و طالوت قال شهدت أ ب ا برده دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكانت ا س ت م ا رآه عبيد الله قال إن هذا ففهمها عبيد محمديكم الشيء الدحداح قال فقال إن ما كنت أ ح س ب أ ن ي أ ب ق ى في قوم يعيروني بصحبه محمد صلى الله عليه وسلم قال له عبيد الله إ ن ص ح ب ة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء قال إ ن م ا بعثت إ ل ي ك ل أ س أ ل ك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا قال له ابو برزه نعم لا مره ولا س ن ي ن ولا ثلاثا ولا اربعا ومن ل ا خ س ف م كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبا حدثنا أ ب و الوليد الطيارسي ح د ث ن ا ش ع ب ة عن ع ل ق م ة بن م ر ف د عن سعد بن ع ب ي د عن البراء بن عازب أن رسول ان ل ل صلى الله عليه وسلم قال ه إ المسلم إذا ا سئل ل في ق ب رسول فشهد إله الله محمدا أن وأن لا إلا ر الله صلى الله عليه وسلم فذلك قال و ل ل ل ه عز و ج يثبت الله الذين آ م ن و ا بالقول الثابت حدثنا محمد بن سليمان الباري أ حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ئ الخفاف ابو نصر عن سعيد عن عتاده عن انس بن مالك قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا فزع فقال من أ ص ح ا ب هذه القبور قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهليه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنه الدجال قالوا ومم ذاك يا رسول الله قال إ ن المؤمن إ ذ ا وضع في قبره اتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد ف إ ن الله هدا قال كنت أ ع ب د الله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله فما ي س أ ل عن شيء غيرها فينطلق به إ ل ى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيت كان لك في النار ولكن الله عظمك ورحمك ف أ ب د ل ك به بيتا في الجنه فيقول دعوني حتى أ ذ ه ب ف أ ب ش ر أكي ف ق ا ل له أسكن وإن الكافر إذا وضع في قبره أسكن أتاه وإن وضع إذا في م ي con فينتهره فيقول له ما كنت تعرف فيقول لا ازل فيقال له لا دريت ولا ت ل ي ت فيقال له فما كنت تقول في هذا الرجل فيقول كنت أ ق و ل ما يقول الناس فيضربه بمطراق من حديد بين أ ذ ن ي ه فيصيح ص ي ح ة يسمعها الخلق غير الصغير حدثنا محمد بن سليمان حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الاسناد نحوه قال إن ا ل ع ب د إ ذ ا وضع في قبره وتولى عنه أ ص ح ا ب ه إ ن ه ليسمع قرع ا ع ا م ه م ف ي أ ت ي ه ملكان فيقولان له فذكر قريبا من حديث ا ل أ و ل قال فيه و أ م ا الكافر والمنافق فيقولان له زاد المنافق وقال يسمعها من وقال ل ل ي غير ه ا ث ل ي ن ن ح د ث عثمان حدثنا, حدثنا وحدثنا ا بن أبي شيخ جريخ بن الرسول س ي معاوية ح حدثنا هنال عن الأعمش عن المنهال عن ذابان عن بن قرجنا هذا الأعمش المراء عاذب قال أبو مع لطل ر الله صلى الله عليه وسلم ف ي جنازة رجل م ن الأنصار ن ا ف ت ه ي ن ا إلى القبر و ل م ا ي ل ح فجلس ر س و ل ا ل ل ه ص ل ى الله ل ع ي ن وجلسنا حوله ك أ ن م ا على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في ا ل أ ر ض فرفع ر أ س ه فقال ا س ت ع ي د و ا بالله من عذاب القبر مرتين أ و ثلاثا زاد في حديث جرير هاهنا وقال و إ ن ه ليسمع حق نعالهم إ ذ ا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربه وما دينه وما نبيه قال ه م ا د قال وياتيهم لكان فيجلسان فيقولان له من ربه فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين ا ل إ س ل ا م فيقولان له ما هذا ر ج ل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول ق ر أ ت كتاب الله فامنت به و ص د ق زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آ م ن و ا الاهل ثم اتفقا قال فينادي منازل من السماء أ ن قد صدق عبدي ف أ ف ر ش و ه من ا ل ج ن ة وافتحوا له بابا إ ل ى ا ل ج ن ة و أ ل ب س و ه من ا ل ج ن ة قال ف ي أ ت ي ه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد ب ص ر قال و إ ن الكافر ذكر موته قال وتعاد روحه في جسده و ي أ ت ي ه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربه فيقول ها ها ها لا أ د ل فيقولان له ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أ د ر ي فينادي مناد من السماء أ ن كذب ف أ ف ر ش و ه من النار و أ ل ب س و ه من النار وافتحوا له بابا الى النار قال ف ي أ ت ي ه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أ ض ل ا ع ه ثم يقيض له أعمى أبكم معه له من من لو بها جبل ضرب لصار بها قال فيضربه بها ض ر ب ة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إ ل ا الثقلين فيصير ترابا قال ثم ت ع ا ل فيه ر و ر حدثنا هند بن ا ل ش ر ي حدثنا عبد الله بن م ي ر حدثنا ا ل أ ع م ش حدثنا البن هال عن أ ب ي عمر ز ا د ا ن قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه حدثنا يعقوب بن ابراهيم وحميد بن م س ع د أ ان اسماعيل بن ابراهيم حدثهم قال اخبرنا يونس عن الحسن عن عائشه انها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزكي قال ذكرت النار فبكت فهل تذكرون اهليكم يوم القيامه ق ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا في ث ل ا ث ة مواطن فلا يذكر أ ح د أ ح د ا عند الميزان حتى يعلم أ ي خ ف ميزانه أ و يثقل وعند الكتاب حين يقال هاؤم ق ر ا و ا كتابيه حتى يعلم أ ي ن يقع كتابه افي يمينه أ م في شماله ام من وراء ظهره وعند الصراط إ ذ ا وضع بين ظهري جهنم قال يعقوب عن يونس وهذا رفض ح د ي ث حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقه عن أ ب ي ع ب ي د ة بن الجراح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ه لم يكن نبي بعد نوح إ ل ا وقد أ ن ذ ر الدجال قومه و إ ن ي أ ن ذ ر ك م فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رانا وسمع كلامه قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أ م ث ل ه ا اليوم قال أو خير. حدثنا مسند بن خالد حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن سالم عن أ ب ي ه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو أثنى أهل. فذكر اهلك ل فقال ل ج ا ن إني أ ر ك م و وما من نبي إ ا قوما قوما قد أنذره لقد أنذره أنذره نوح و ل ن نبي ي فيه يقله سأقول قولا لكم لم لقد تعلمون أنه أعور بأعور عياش عن عن عن الله ليس ومندل أحمد مطرف جثم وأن يونس وأبو أنه حدثنا بن حدثنا بن أبي زهير بكر قال وهوان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق ا ل ج م ا ع ة شفرا رد خلع ب قال ل الله ا حدثنا م من عنقه محمد عبد النفيدي ي ز رسول حدثنا صالد بن طريف عن أبي الجهن عن خالد بن وهبان عن أبي قال قال مطرق طريف ذرن ر أبي أبي عن الله صلى الله عليه وسلم كيف أ ن ت م و أ ئ م ة من بعدي ي س ت أ ث ر و ن بهذا الفيل قلت إ ذ ن والذي بعثك بالحق أ ض ع سيفي على ع ا ت ق ي ثم أ ض ر ب به حتى أ ل قال ك أو حدثنا ق خير وسليمان بن داود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلب بن زياد وهشام بن حسان عن الحسن عن ضبه بن محصن عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم تعرفون منهم وتنكرون أنكر فمن منهم قال أبو داود قال هشام بلسانه فقد برئ ومن كره بقلبه فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقيل يا رسول الله أفلا ن قال ت ل ه م ق ابن داود أ ف لا ن ق ا ت ل ه ما ق صلوا حدثنا ابن بشار حدثنا م ع ا ب د هشام قال حدثني أ ب ي عن ق ت ل ه قال حتىده يعني من انكر ب ق ل ب ومن كره ب ق ل ب حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه عن زياد بن ع ل ا ق عن عرفجه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في أمتي هنات ومن ه وهنات ن ا ت ف أ ر ا د أ ن يفرق أ م ر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيد مودن اليد أو مختج اليد مسدون اليد عن عن عن أن النهروان أن لنبأت عليا فقال لولا فيهم مختج أيوب أهل أو أو رجل ذكر تطروا ما وعد الله الذين وعد ي قال ت ل على ل و ن ه م س ن محمد ص ى الله عليه وسلم قال قلت ا ق ل انت سمعت هذا منه قال قال اي ورب ا ل ك ع ب ى حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابيه عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد الخدري قال بعث علي عليه ثم المجاشعي وبين عيينة بدر الفزاري وبين الخيل ثم المجاشعين ابن الفزاري الخيل الطائر نبهان ل عيينة ع وبين وبين ذيب بني وبين بدر أحد قال م ة ب ن ع ا العامري كلاب قال س ة ثم بني أحد فغضبت قريش و ا ل أ ن ص ا ر وقالت يعطي صناديد أ ه ل نجد ويدعنا فقال إ ن م ا أ ت أ ل ف ه م قال ف أ ق ب ل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث لحية محلو قال اتق الله يا محمد فقال من يطيع الله اذا عصيته ايامنني الله على اهل الارض ولا تامنوني قال ف س أ ل رجل قتله احسبه خالد بن الوليد قال فمنعه قال فلما ولى قال ان من ضبط هذا او في عقب هذا ق و م ن يقرؤون القران آ ن ل يجاوز ي حناجرهم و ر م ق من الإسلام السهم من الرمية الإسلام يقتلون أهل بروق ويدعون أهل لأن أنا أدركتهم قتل عاد حدثنا نصر بن ع ا ق م الانطاشي حدثنا الوليد ومبشر يعني ا بن إ س م ا ع ي ل الحلبي عن أ ب ي ع م ر قال يعني الوليد حدثنا أ ب و ع م ر قال حدثني ق ت ا ل عن أ ب ي سعيد الخدري و أ ن ا س بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أ م ت اختلاف و ف ر ق ة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون ا ل ق ر آ ن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من ا ل ر م ي ة لا يرجعون حتى يرتد على فوقه قال و ا يا رسول الله ما ف ي ن ا ه م قال ا ل ت ح ل ي ق حدثنا الحسن ب ن علي حدثنا ع ب د ا ل رزق ا أ خ ب ر ن ا م ا م ر ع ن ق ت ا ل عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ن ح و ه قال ف ي م ا ه م ا ل ت ح ل ي ق و التسبيد ف إ ذ ا ر أ ي ت م و ه م فانموهم قال أ ب و داود التسبيد الصالح ا ل ش ع حدثنا محمد ب ن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان حدثنا ا ل أ ع م ش الحيثم عن عن سويد عن بن غفلة قال قال علي عليه السلام إ ذ ا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلان أ خ ر من السماء أ ح ب إ ل ي من أ ن أجذب عليه و إ ا ح د ث ك م فيما ب ي ي وبينكم ن فإنما الحرب خ د ع سمعت س ر و ل الله الله صلى ل ع ي ه تفهاء وسلم يقول قوم يقولون قدساء الأسنان الزمان الأحلام يأتي في آخر الزمان قوم م ن قول خير ا ل ب ر ي ة يمرقون من ا ل إ س ل ا م كما يمرق السهم من ا ل ر م ي ة لا يجاوز إ ي م ا ن ه م خناجرهم ف أ ي ن م ا لقيتموهم فاقتلوهم علي علي عليه السلام الذين إلى الخواج ثاروا فقال علي عليه السلام أ ي ه ا الناس إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أ م ت ي ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن ليست قراءتكم إ ل ى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم إ ل ى صلاتهم شيئا ولا صيامكم إ ل ى صيامهم شيئا ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن يحسبون أ ن ه لهم وهو عليهم ي ه صلاتهم م لا تجاوز ا ت ر ق ي م ر ق ولو ن من ا إ س س ل ل ا كما ا م يمرق من لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل و آ ي ة ذلك أ ن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع على عضده مثل ح ل م ة الثدي عليه شعرات ا بيض أ ف ت ذ ه ب و ن إ ل ى م ع ا و ي ة و أ ه ل الشام وتتركون هؤلاء يخلصونكم في دراريكم إني يكونوا لأرجو وأموالكم والله إني لأرجو أن هؤلاء أن قال و و فإنهم ف قد س ك ا د م الحرام وأغاروا في سلمه ر ح ا س على ل ل قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا حتى مر بنا على قنطره قال فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم القوا الرماح و ك ل ا السيوف من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم كما حرورا قال توحشوا برماحهم واستلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم قال وقتلوا بعضهم على بعض قال وما أ ص ي ب من الناس يومئذ إ ل ا رجلا فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم ا ل م خ د د فلم يجدوا فقال أ خ ر ج و ه فوجدوه مما يلي ا ل أ ر ض فكبر وقال صدق الله وبلغ رسوله فقام إ ل ي ه ع ب ي د ة السلماني فقال يا أ م ي ر المؤمنين والله ذنب ا إ ل ه إ لا اله ق د سمعت ذ الا من ر س و ل ل ه صلى الله عليه وسلم فقال إي والله الذي لا إله إلا هو إي حدثنا ت ت ى س ح ثلاثا يحيط د محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مره قال حدثنا ابو الوضيء قال, قال قال علي عليه السلام اطلبوا ل م خ ت د فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين قال ابو الوضيء فكاني انظر اليه حبشي عليه قريط له حدثنا يدين م ل سج ل ي ر ع حدثنا شبابه ر ل حدثنا ش بن سوار عن نعيم بن حكيم عن ابي مريم قال ان كان ذلك المخدد لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل والنهار وكان فقيرا ورايته مع المساكين يشهد طعام علي عليه مع الناس و قال د كسوته س ب ر ي ق ابو ل أ مريم وكان المخرج يسمى نافعا ذا ف د ي ه وكان في يده مثل سد ا ل م ر أ ة على ر أ س ه ح ل م ة مثل ح ل م ة سد عليه شعيرات مثل سباله ة السنور قال أبو داود أبو و و عند ا ل ن ا س ا س م ه ح ا و س ح د ث ن ا مسدد عم سفيان حدثنا يحيى عن قال حدثني عبد يحيى حسن قال حدثني عن بن قال الله قال إبراهيم ا ب ن محمد ابن ط ل ح ة عن ع ب د ا ل ل ه ابن عمر ع ن ا ل ن ب ي ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م قال م ن أ ر ي د م ا له ب غ ي ر حق فقاتل ف ق ر ل ن عمر بن د م ر بن عمر و ن ع بن ع ب د ا ل ل ه ح د ث ن ا أ ب و داود الطيالسي و س ل ي م ا ن ع بن داود ي ع ن ي أ بن أ ي و ب ا ل ه ا ش م ر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر ن أ م ر بن عمر بن ع ب ي عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر ع ر بن عمر بن ر بن ع بن ع ل ر بن بن عمر بن عمر بن ع بن عمر ب ع بن عمر ب عمر بن عمر بن عمر بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أ ه ل ه أ و دون, دون دينه م أو دون د فهو شهيد حدثنا محلد بن خالد الشعيري حدثنا عمر بن يونس حدثنا يعني ابن عمار قال حدثني إسحاق خالد بن بن يونس يعني ابن يعني ابن بن أبي قال قال قال قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس الشعيري عمار قال الله قال قال الله الله قلقا عمر عسرمة وسلم طلحة رسول صلى عليه عبد أبي ف أ ر س ل ن ي يوما ل ح ا ج ة فقلت والله لا أ ذ ه ب وفي نفسي أ ن أ ذ ه ب لما أ م ر ن ي به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى أ م ر على ف ب ي ا ن وهم يلعبون في السوق ف إ ذ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض ب ق ر ا ي من ورائي فنظرت إ ل ي ه وهو يضحى فقال يا أ ن ي س اذهب حيث أ م ر ت قلت نعم أ ن ا أ ذ ه ب يا رسول الله قال لقد أنا والله لقد خدم ق ا ت ه سبع ة ن ي ن أ و تسع ة ن ي ن ما علمت قال لشيء صنعت لم ا فعلت كذا وكذا ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا سليمان يعني ابن المغيره عن, عن أنت ق ا ل ل قدمت ا ن ب ي صلى الله عن ل وسلم ي ه عشر ي ن ب انس ل م د ي ة وأنا غلاب ل ي كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون علي أمري أن ما يشتهي صاحبي قال لي فيه اصف وما قال لي لما فعلت هذا او ان فعلت قط لي لا فعلت هذا حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابو عامر حدثنا محمد بن هلال انه سمع اباه يحدث قال قال ابو هريره ة و وهو يحدثنا النبي كان ا صلى ل ل عليه س ل م يحدثنا ج المجلس ل س معنا في ي يوما ف ق م ن ا حين قال فنظرنا إ ل ى أ ع ر ا ب ي قد أ د ر ك ه فجبله ب ر د ا ء فحمر رقبته قال أ ب و ه ر ي ر ة و كان رداء خشنا فالتفت فقال له ا ل أ ع ر ا ب ي احمل لي على بعيري هذين ف إ ن ك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبي ف ق ابيك ل ل ا ن صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله لا, وأستغفر الله, لا وأستغفر الله لا أحمل ل وأستغفر وأستغفر وأستغفر حتى ق ا ت ق ي د ن ي من جبتك التي ج ب ت ن ي فكل ذلك يقول له ا ل أ ع ر ا ب ي والله لا أ ق ي د ك ه ا فذكر الحديث قال ثم دعا رجلا فقال له ا ح م ل له على بعيريه هذين على بعير شعيرا وعلى ا ل آ خ ر ت م ر ثم التفت إ ل ي ن ا فقال انصرفوا على ب ر ك ة الله تعالى حدثنا حدثنا زخير حدثنا النفير بن غبيان أن قابوس زخير أبي أباه حدثنا عبد الله بن عباس أ ن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الهدي الصالح والسمس الصالح والاقتصاد جزء من خمسه وعشرين جزءا من ا ل ن ب و ة حدثنا ابن السر حدثنا ابن و ه عن سعيد يعني ا بن أ ب ي أ ي و ب عن أ ب ي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو و قال د ر ع ى أن ينفده ع ابو ه الله عز وجل على رؤوس يوم القيامة حتى يخيره الله الخلائق القيامة الكور العين ما شاء قال وجل على عز رؤوس يوم حتى من أ داود اسم أ ب ي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون حدثنا اخوه بن مكرم حدثنا عبد الرحمن يعني ا بن مهدي عن بشر يعني ا بن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أ ب ن ا ء أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه、وسلم. عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال ملاه الله امنا وايمانا لم يذكر قصه دعاه الله زاد ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر احسبه قال تواضعا كساه الله حله الكرامه ومن زوج لله تعالى زوجه الله تاج الملك قال أبو معاوية عن ا أ ع عن م ش إ ب رسول ا التيني الحارف ه ي م عن بن ي د عن عبد ا ل ه ق الله ق ا أسول ل ا صلى الله عليه وسلم ما تعدون ا ل ص ر ع ة فيكم قالوا الذي لا ي ط ر ع ه رجالا قال لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب حدثنا حدثنا الحميد عبد عبد بن بن عن بن عن الملك يوسف جرير عمير موسى عبد عن معاذ بن أبي بن جبل الرحمن ليلى قال سب ت رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أ ح د ه م ا غضبا شديدا حتى قيل إ ل ي أ ن أ ن ف ه ي ت م ز ع من شده ة غضب قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم عنه وسلم كلمة لو قالها لذهب ل إني يجده ما من ا غضبه فقال ما ي يا يقول إني الله قال يقول اللهم رسول أعود بك من الشيطان الرجيم الشيطان قال فجعل معاذ يامره فابى ومحك وجعل يزداد غضبا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد قال سد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل احدهما تحمر عيناه وتنتفق اوجاجه عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو ق ا ل ه الرجل هذا ذ الذي يجد أعوذ ه عنه بالله ب من الشيطان يجد ي م ف ق ا غجل هل ترى بي من جنون حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة حدثنا داود بن أ ب ي هند عن أ ب ي حرب بن أ ب ي ا ل أ س و د عن أ ب ي ذر قال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ا إذا قائم الغضب فإن إ ذهب غضب بل أحدكم وهو و عنه ل يجد حدثنا وهب بن ب ق ي ة عن خالد عن داود عن بكر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أ ب ا ذر بهذا الحديث قال أبو د ابو و وهذا د الحديث حدثنا أصح ك ر بن خلق ا المعنى قال ل علي ح ح س ن بن داود ث ن إبراهيم بن ب خالد حدثنا أ وائل قال خ ل على عروة بن محمد فكلمه رجل ن بن ا عروة فأغضبه محمد قال م فتوضأ ثم فتوضأت وقد توضأت رجع ق ا حدثني أبي عن جدي عن أبي ع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الغضب من الشيطان و إ ن الشيطان خلق من النار و إ ن م ا ت ط ف أ النار بالماء ف إ ذ ا غضب أ ح د ك م ف ل ي ت و ض أ حدثنا ع ب د الله بن م س ل م عن مالك عن ابن شهاب عن ع ر و ة بن زبيب عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن ه ا قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أ م ر ي ن إ ل ا اختار أ ي س ر ه م ا ما لم يكن إ ث م ا ف إ ن كان إ ث م ا كان أ ب ع د الناس و م ن ت ق م رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إ ل ا أ ن تنتهك حرمه الله تعالى فينتقم لله بها حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن ع ر و ة عن عائشه قال ضرب رسول رأة وسلم ولم الله صلى الله عليه وسلم قادما قد حدثنا يعقوب بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن ع ر و ة عن ابيه عن عبد الله يعني بن الزبير في قوله خذ قول العفو قال أ م ر نبي الله صلى الله عليه وسلم أ ن ي أ خ ذ العفو من أ خ ل ا ق الناس حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا عبد الحميد يعني حماني حدثنا ا ل أ ع م ش عن مسلم عن مسروق عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ق ا ل كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول ولكن يقول ما بال أ ق و ا م يقولون كذا وكذا حدثنا الله بن عمر بن ميسرة حدثنا حمال عبيد زيد بن بن بن الله عمر ميسرة حدثنا سلم العلوي عن أ ن س أ ن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أ ث ر صفره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال لو أ م ر ت م هذا أ ن يغسل ذا عنه قال أ ب و داود سلم ليس هو علويا على نجوم يغسر في عدي رؤية هو وشهد عند كان ابن أرطاسة على رؤية فلم يجد شهادة حدثنا نصر بن علي قال أ خ ب ر ن ي أ ب و أ ح م د حدثنا سفيان عن الحجاج بن ف ر ا ف ق ة عن رجل عن أ ب ي سلمه عن أ ب ي ه ر ي ر ة وحدثنا محمد بن المتوكل العثقلاني حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا بشر بن رافع عن يحيى بن أ ب ي كثير عن أ ب ي سلمه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رفعاه جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر حب لئيم حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن ع ر و ة عن عائشه قال ا س ت أ ذ ن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن ا ل ع ش ي ر ة أ و بئس رجل ا ل ع ش ي ر ة ثم قال ائذنوا له فلما دخل أ ل ا ن له القول فقالت ع ا ئ ش ة يا رسول الله أ ل م ت له القول وقد قلت له ما قلت قال إ ن شر الناس عند الله م ن ز ل ة يوم ا ل ق ي ا م ة من ودعه أ و تركه الناس لاتقاء س فوحه حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أ ب ي سلمه عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أن استأذن أخ النبي النبي رجلا العشيرة رسول على صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس العشيرة ولما دخلا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس بسط وكلم فلما فلما وفط قلت يا رسول الله لما قلت العشيرة دخلا إليه قال يا عائشة إن الله لا يا استأذن يا عائشة خرج أخ ي بئس إن حدثنا ب الفاحش المتفحش حدثنا عباس بن العنبري حدثنا أ س و د بن عامر حدثنا شريف عن ا ل أ ع م ش عن مجاهد عن عائشه ة في ذ ه ا ل قال ص ة ق فقال تعني النبي صلى الله عليه وسلم يا ع ا ئ ش ة إ ن من ش غ ا ر الناس الذين يكرمون ا ت ق ا ء حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا أ ب و ق ط ن أ خ ب ر ن ا مبارك عن ثابت عن أ ن س قال ما ر أ ي ت رجلا التقم أ ذ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي ر أ س ه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي ر أ س ه وما ر أ ي ت رجلا أ خ ذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن مالك شهاد وعن ع سالم بن عبد الله عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ع ج ل من ا ل أ ن ص ا ر وهو يعظ أ خ ا ه في ا ل ح ي ا ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة من الإيمان من الحياء حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن إ س ح ا ق بن س و ي د عن أ ب ي قتاده قال كنا مع عمران بن حسين وسمى بشير بن كعب فحدث عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أ و قال الحياء كله خير فقال بشير بن كعب إ ن ا نجد في بعض الكتب أ ن منه س ك ي ن ة ووقارا ومنه ضعفة فأعاد عمران الحديث وأعاد عمران من ضعفا فأعاد الحديث شلال بشعير قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال أ ل ا أ ر ا ن ي أ ح د ث ك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك قال قلنا يا أ ب ا الجيد ايه ح د ث ن ا عبد ا ل ل ه بن مسلمة حدثنا ش ع ب ة عن منصور عن ربعي بن فراش عن أ ب ي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا لم ت س ت ح ف ف ع ل ما شئت حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عن ع م ر عن ا ل م ط ل ق عن ع ا ئ ش ة رحمها الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن المؤمن ليدرك ا بحسن خلقه درجه الصائم القائم وحفظ ابن عمر قال حدثنا وحدثنا ابن كثير اخبرنا ش ع ب ة عن القاسم بن ابي ب ز ة عن عطاء الكيخاراني عن ام الدرداء عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء ا س ق ل في الميزان من حسن الخلق قال ابو الوليد قال سمعت عطاء الكيخاراني قال ابو ابن يعقوب داود وهو عطاء بن وهو سمعت عطاء وخال إبراهيم بن نافع بن ي قال كي خ ا رسول ا خاراني حدثنا عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال ن بن حدثنا بن ي أيوب وكو أبو أبو كعب أيوب بن محمد محمد ل ع عن د حدثني ي سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة قال قال قال أمامة بن س ر الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا زعيم ببيت في ربض ا ل ج ن ة لمن ترك المراه وإن كان م حدثنا ق ا الجنة الكذب وببيت وسط في ترك في لمن ابو بكر وعثمان بن أ ب ي ش ي ب ة قال حدثنا و ح ي ع عن سفيان عن معبد بن خالد عن ح ا ر ث ة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواب ولا الجعر قال و ا ل ج و ا ب الغليظ الفضل حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن سابق عن أ ن س قال كانت العظباء لا تسبق جاء اعرابي على قعود له فسبقها ا ف س الاعرابي ب ق ه ا ا فكأن يرفع ذلك أقاب أن من على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على الله عز وجل شق شيئا عز لا حق الدنيا إلا و ض حدثنا حدثنا حدثنا عن ح د ث النبي ا ل حدثنا صلى الله عليه وسلم قال إ ن حقا على الله عز وجل أ ن لا يرتفع شيء من الدنيا إ ل ا و ض ع حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن إ ب ر ا ه ي م عن همام قال جاء رجل فأثنا على عسل في وجهه فأخذ ا ل م قال د د بن ا أ س و د ت رسول ا ا وقال قال ب فحثى في وجهه ر الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا أ ب و شهاب عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أ ب ي بكر عن أ ب ي ه أ ن رجلا أ ث ن ى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عن قطعت ثم ل ا ث ر ا ت ثم قال إ ذ ا مدح أ ح د ك م صاحبه لا محاله فليقل إ ن ي أ ح س ب ه كما يريد أ ن يقول ولا أ ذ ك ي ه على الله حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا أ ب و م س ل م ة سعيد بن يزيد عن أ ب ي ن ض ر ة عن مطرف قال قال أ ب ي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا ف قال السيد الله تبارك وتعالى قلنا و أ ف ض ل ن ا فضلا و أ ع ظ م ن ا قولا فقال قولوا بقولكم أ و بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن ي و ن س وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرسل ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف حدثنا عثمان أ ب و بكر ا ب ن أ ب ي شيبه ومحمد بن الصباح البزار قالوا حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أ ب ي ه قال س أ ل ت ع ا ئ ش ة عن ا ل ب د ا و ة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو الى هذه ا ل ت ل ا ع و إ ن ه أ ر ا د ا ل ب د ا و ة م ر ة ف أ ر س ل إ ل ي ن ا ق ة م ح ر م ة من إ ب ل ا ل ص د ق فقال قال لي يا ع ا ئ ش ة ارفقي ف إ ن الرفق لم يكن في شيء قط إ ل ا زانه ولا نزع من شيء قط إ ل ا شانه قال ابن الصباح حديثه في م ح ر م ة يعني لم تركه حدثنا حدثنا الرحمن عبد بن عن عن ابن عن ابن معاوية الأعمش أبو أبي أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن عن تميم سلم ل ل قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق ا عن من جرير يحرم يحرم الخير、كله. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عفان. حدثنا عفان ا كل ل عبد بن بن وقد ا حدثنا سليمان الأعمش عن مارك بن الحارف ح د عن بن ا الأعمش ل و ق سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أ ب ي قال ا ل أ ع م ش ولا أ ع ل م ه إ ل ا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ت ؤ ا د ه في كل شيء إ ل ا في عمل الاخره ا ي م حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن ثابت عن أ ن أن س أ ن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت ا ل أ ن ص ا ر بالأجر كله قال لا ما دعوتم الله كله لهم دعوتم وأثنيتم、عليهم. حدثنا مسدد حدثنا حدثني عمارة بن عليهم بالشيء مسدد عمارة غزية قال حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ع ط ي عطاء فوجد فليجد فإن لم يجد فليسن به فمن ف يجد لم به به به أثنى قال د فقد شكره كتمه كفره ومن ق أ ب و داود رواه يحيى بن أ ي و ب عن عماره بن غ ز ي ة عن شرحبيل عن جابر قال أ ب و داود وهو قومه كرهوه فلم يسموه كأنهم شرحبيل رجلا الجراح حدثنا عبد الله بن يعني فلم الله من حدثنا جرير عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ب ل ي بلاء فذكره فقد شكره و إ ن كتمه فقد كفره حدثنا حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني بن يعني ابن عن يعني ابن عن بن الله العزيز عطاء يسار الخضري الله الله قال إياكم والجلوس بالطرقات عن سعيد مسلمة أسلم رسول صلى عليه وسلم زيد أبي أن قالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ ب ي ت م ف أ ع ط و ا الطريق ح ق ا قالوا وما حق الطريق ا ا ل و ربض البطر ورد والأمر بالمعروف الأذى السلام والنهج المنكر وكف عن حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد المقبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل ق ص ة قال و إ ر ش ا د السبيل حدثنا الحسن حازم إسحاق بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا جرير بن حازم عن الميسابري المبارك عيسى جرير عن ابن حجير العلوي قال سمعت عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل ق ص ة قال وتغيث الملهوف ة وتهدى الضال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع وكثير بن عبيد ق ا ل حدثنا مروان قال ابن عيسى قال حدثنا حميد عن أ ن س قال جاءت ر أ ه إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن لي إ ل ي ك ح ا ج ة فقال لها يا أ م فلان اجلسي في أ ي نواحي ا ل س ك ش حتى أ ج ل س إ ل ي ك قال فجلس, فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ي ه ا حتى قضت حاجتها لم وقال حميد يكبر ابن عيسى كثير ابن حاجتها عن عن أنس حتى قضت حاجتها وقال كثير عن حميد عن حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا حمال بن سلمه عن ثابت عن أ ن س أ ن ا م ر أ ة ك ا ن في ع ق ل ه ا شيء بمعنى حدثنا القعنبي حدثنا عبد الرحمن بن أ ب ي الموال عن عبد الرحمن بن أ ب ي عمره ا ل أ ن ص ا ر ي عن أ ب ي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أ و س ع ق ا ل أبو داود وعبد ومخلد عمر عمرة بن بن أبي عمرة الأنصاري حدثنا ابن السرح ومخلد بن حدثنا خالد الرحمن الأنصار السرح قال حدثنا سفيان في عن محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع أ ب ا ه ر ي ر ة ي قال و ل ق أبو ا ل قال س م ص ى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الشمس وقال الفيء الظل وصار بعضه في الشمس الظل عليه وسلم فغلط فلن عنه بعضه وبعضه في في في في يقوم أحدكم محمد حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن أ ب ي ه أ ن ه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس ف أ م ر به فحول إ ل ى البيض حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ا ل أ ع م ش قال حدثني المسيب بن رافع عن س م ي ن بن طرفه عن ج ا د ر بن سمره قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم خلق فقال ما لي أ ر ا ك م ع ز ي ز ن حدثنا واصل بن عبد ا ل أ ع ل ى عن ابن فضيل عن ا ل أ ع م ش بهذا قال ك أ ن ه يحب الجماعه ة حدثنا محمد بن جعفر الوركاني جعفر و ن أن شريكا أخبرهم عن عن جادر بن سمرة قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي حدثنا ا شريكا ثماغ جادر قال إذا الله د أخبرهم سمرة عليه حيث وسلم موسى جلس صلى قالت ابن اسماعيل حدثنا ابان حدثنا قساده قال حدثني أ ب و م ج ل ز عن ح ذ ي ف ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقه حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا ش ع ب ة عن عبد ربه بن سعيد عن أ ب ي عبد الله مولى آ ل أ ب ي برده عن سعيد بن أ ب ي الحسن قال جاءنا أ ب و بكر ة في ش ه ا د ة فقام له رجل من مجلسه ف أ ب ى أ ن يجلس فيه وقال إ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسف حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة أ ن محمد بن جعفر حدثهم عن ش ع ب ة عن عقيل بن ط ل ح ة قال سمعت أ ب ا ا ل خ ص ي ف عن ابن عمر قال جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و قام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و داود أ ب و الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا أ ب ا ن عن ق ت ا د ة عن أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن مثل الاترجه ريحها طيب وطعمها طيب وطعمها مر ومثل ط ع ه ا مر م و الفاجر الذي لا يقرا ا ل ق ر آ ن كمثل الحنظله طعمها مر ولا ريح لها ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك ان لم يصبك منه شيء اصابك من ريحه ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير ان لم يصبك من سواده اصابك من دخانه حدثنا مسدد حدثنا يحيى وحدثنا ابن معاذ حدثنا ابي حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س عن أ ب ي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ا ل أ و ل إ ل ى قوله وطعمها مهما وزاد ع ت قال قال وكنا نتحدث أن مثل جليس وساق بقية وكنا الصالح الحديث حدثنا عبد الله بن الصباح العطار مثل جليس أنس أن نتحدث بن عبد حدثنا سعيد بن عامر عن شبيل انس عزرة عن ن أ بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح فذكر المبارك عمر أخبرنا شريح نحوه حدثنا بن عون إذن عن حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن حيوة تصاحب الوليد أو وسلم الهيثم الله سعيد سعيد سالم النبي قال لا تصاحب إلا مؤمنا عليه أبي أبي أبي صلى قيس ولا يأكل طعامك إلا تقل طعامك حدثنا إ ب ن بشار حدثنا أ ب و عامر و أ ب و داود قال ا حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أ ح د ك م من يخالف حدثنا هارون بن زيد بن أ ب ي الزرقاء حدثنا أ ب ي حدثنا جعفر يعني ا بن ب ر ق ا عن يزيد يعني ابن الأصم عن ابي ه ر ي ر ة يرفعه قال ا ل أ ر و ا ح جنود م ج ن د ة فما تعارف منها ا خ ت ل ف وما تناكر منها اختلف حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا أ ب و ا س ا م ة حدثنا بريد بن عبد الله عن جده أ ب ي ب ر د عن أ ب ي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه من رسول وسلم صلى عليه بعث بعض في قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حفيان قال حدثني إ ب ر ا ه ي م بن المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال أتيت أنا النبي صلى الله عليه الله فجعلوا صلى وسلم فجعل علي ويدكروني فقال رسول يسنون صلى الله الله وسلم أنا أعلمكم ويذكروني قلت صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري كنت فنعم كنت ولا لا حدثنا عبد العزيز بن يحيى ا ل ح ر ا ن ي قال حدثني محمد يعني ابن سلمه عن محمد بن إ س ح ا ق عن يعقوب بن ع ت ب ة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد ا ل ل ه بن سلام عن أ ب ي ه قال ك ا ن رسول الله صلى الله عليه و سلام عن ابيه قال إلى السماء. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا محمد بن بشر عن العطال سمعت شيخا في المسجد يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل او ترتيل حدثنا عثمان وابو بكر ابنا ابي ش ي ب ة قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن ا س ا م ة عن ز ه ر ي عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة ر ح م الله الله قال كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما ف ص ل ا يفهمه كل من سمعه حدثنا أ ب و ت و ب ة قال زعم الوليد عن ا ل أ و ز ا ع ي عن ق ر ة عن ز ه ر ي عن أ ب ي هريره ة قال قال ا رسول ل ل صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فيه فهو يبدأ أشتم قال أبو داود رواه يونث و ع ق ي ل وشعيب وتعيد بن عبد العزيز عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا ع ا ف م بن كليب عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خ ط و ة ليس فيها تشهد فهي كاليد ا ل ج ز م ا حدثنا يحيى بن إ س م ا ع ي ل وابن أ ب ي خلف أ ن يحيى بن اليمان أ خ ب ر ه م عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب ان ع ا ئ ش ة مر بها سائل فاعطته كسره ومر بها رجل عليه ثياب و ه ي ئ ة فاقعدته فاكل فقيل لها في ذلك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ن ز ل ا ل ن ا س منازلهم قال ابو داود وحديث يحيى مصطفى قال ابو داود ميمون لم يدرك عائشة حدثنا عائشة ا ا ص ح قال ب ر ا ي م و ا حدثنا عبدالله بن م رسول ا اخبرنا عوف بن ابي جميلة مخراق الله صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله اكرام ل ل ش ي ب ة المسلم وحامل ا ل ق ر آ ن غير الغالي فيه والجافي عنه واكرام ل ل س ل ط ا ن ا ل م ق ص حدثنا محمد بن عبي واحمد عبيد بن س د احمد عبدة بن المعنى قال حدثنا حماد حدثنا عامر ا ل ح و ل عن عمرو بن شعيب قال ابن ع ب د ة عن ابيه عن جده أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس بين رجلين إ ل ا ب إ ذ ن ه م ا حدثنا سليمان بن داود المهري اخبرنا ابن وهو قال اخبرني ا س ا م ة بن زيد ا ل ل ي س ي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن ع م ر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا بابنهما حدثنا س ل م ة بن شبيب حدثنا عبد الله بن ابراهيم قال حدثني اسحاق بن محمد الانصاري عن ربيح ابن ب ع عن عن الله الله قال ر حدثنا أبي حسن بن عمر وموسى بن إ س م ا ع ي ل قالا حدثتني ج د ت ا ي ص ف ي ة و د ح ي ب ة ابنتا ع ل ي ب ة قال موسى بنت حرملة وكانتا بنت بتي بنت مخرمة. وكانت ج د ة أ ب ي ه م ا أ ن ه ا أ خ ب ر ت ه م ا أ ن ه ا ر أ ت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد من ا ل خ ر ط ط ا ء فلما ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م س ت ش ع وقال موسى المتخشع في ا ل ج ل س ة أ ر ع ت من الفرق حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن جريج عن إ ب ر ا ه ي م بن م ي س ر ة عن عمرو بن الشريك ع ن أ ب ي ه الشريد بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري و ا ت ك أ ت على أ ل ي ه يدي قال أ ت ق ع د ق ع د ة المغضوب عليهم م مسدد المنهان وسلم حدثنا حدثنا يحيا حدثني عن عن كان ينهى عن ن قال قال الله الله رسول عوفي أبي عليه أبو و صلى ل برزة قبلها والحديث بعدها حدثنا عثمان بن ابي ش ي ب ة حدثنا أ ب و داود الحفري حدثنا سفيان الثوري عن ك م ا ك بن حرب عن جابر بن سمره قال كان النبي صلى عليه وسلم بكر النبي الله إذا الفجر الشمس حسنا حدثنا حدثنا معاوية عن الأعمش وحدثنا مسدد حدثنا الأعمش بن عن بن يونس عن صلى عليه وسلم طل مجلسه تطلع تربع أبو أبي شيبة أبو في عيت حتى مسدد يعني ابن سلم عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتج اثنان دون الثالث ف إ ن ذلك يحزنه حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو صالح فقلت صالح لابن أبو فأربع عمر فأربعة قال لا يضر حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن سهيل بن أ ب ي صالح قال كنت عند أ ب ي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع فحدث أ ب ي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا قام الرجل من مجلس ثم رجع إ ل ي ه فهو أ ح ق به حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن تمام بن ن ج ي عن كعب الايادي قال كنت أختلف إلى أبي إلى الدرداء قال أ ب و الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا جلس وجلسنا حوله فقام ف أ ر ا د الرجوع نزع نعليه ا أ و بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أ ص ح ا ب ه فيثبتون حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إ س م ا ع ي ل بن زكريا عن سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إ ل ا قاموا عن مثل ج ي ف ة ث م ا ر وكان لهم حسره ة قتيبة بن سعيد حدثنا حدثنا سعيد سعيد بن عن ابن عجبان عن سعيد عن الليل المقبري أبي ومن اتجع مرجعا لا يسر الله فيه كانت عليه من كانت اتجع لا الله الله عليه يسر فيه حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان سعيد بن ابي هلال حدثه ان س عن ي د ب ابي س عبد ي د ا ل م و ر ي ح ث عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال كلمات لا يتكلم بهن أ ح د في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إ ل ا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إ ل ا ختم له بهن عليه كما ي س ت م ب ا ل ق ا ت م على ا ل ص ح ي ف ة سبحانك اللهم وبحمدك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن وهب قال. قال عمر وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أ ب ي عمرو عن المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخرك إذا أراد أن ي ق و م من ا ل م ج ل س س ب ح ا ن كفاره اللهم أشهد أن لا إله إلا إله أشهد وبحمدك أن أنت س غ ر ك وأتوب إليك ف ق ل ج ل رسول ل ل يا ا إنك لما ت ق قولا و ل كنت تقوله ف يكون م مضى ا فقال ف ا لما ر ة ي ك في المجلس حدثنا محمد بن يحيى بن فاره حدثنا الفرياضي عن إ س ر ا ئ ي ل عن الوليد قال أ ب و داود ونتبه لنا قال الوليد بن أ ب ي هشام عن زيد بن ز ا ئ د عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أ ح د من أ ص ح ا ب ي عن أ ح د شيئا ف إ ن ي أ ح ب أ ن أ خ ر ج إ ل ي ك م و أ ن ا سليم الصدر حدثنا محمد بن يحيى بن فارق س سيار حدثنا نوح بن يزيد بن بن ا ل م ؤ حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن سعد قال ح د ث ن ي ابن إ س ح ا ق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أ ب ي ه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أ ر ا د أ ن يبعثني بمال إ ل ى أ ب ي سفيان يقسمه في قريش ب م ك ة بعد الفتح صاحبة قال التم ا ص ا ح ب ه ا قال فجاءني عمرو بن أ م ي ة الضمري وقال بلغني أ ن ك تريد الخروج وتلتمس صاحبه قال قلت أ ج ل قال ف أ ن ا لك صاحب قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قد وجدت صاحبا قال فقال من قلت عمرو بن أ م ي ة الضمري قال إ ذ ا ه ب ط بلاد قومه فاحذره ف إ ن ه قد قال القائل أ خ و ك البكري ولا ت أ م ن ف خ ر ج ن ا حتى إ ذ ا كنت ب ا ل أ ب و ا ء قال إ ن ي أ ر ي د ح ا ج ة إ ل ى قومي بودان فتلبث لي قلت راشدا فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أ و ض ع ه حتى إ ذ ا كنت ب ا ل أ ص ا ف ر إ ذ ا هو يعارضني في رفق قال و أ و ض ع ت فسبخته فلما راني قد فتهم صرفا وجاءني ف قال كانت لي إ ل ى قومي ح ا ج ة قال قلت وقال ا ج ل ومضينا حتى قدمنا م ك ة فدفعت المال إ ل ى أ ب ي س ي ا ء حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيل عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا ي ل د غ المؤمن من جحر واحد مرتين حدثنا وهو ابن ب ق ي ة أ خ ب ر ن ا خالد عن حميد عن أ ن س قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا مشى ك أ ن ه يتوكل حدثنا حسين بن معاذ بن خليف حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا سعيد الجريري عن ع ب د الطفيل قال قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كيف ر أ ي ت ه قال كان أ ب ي ض مليحا اذا مشى ك أ ن م ا ي أ و ي في صبوب حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا الليل و حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن أ ب ي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ن يضع و قال ق ت ي ب ة يرفع ا ر ج ل إ ح د ا رجليه على ا ل أ خ ر ى زاد ق ت ي ب ة وهو مستلق على ر ه حدثنا النوسى ر ه حدثنا مالك وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن كميم عن عمه أ ن ه ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا قال القعنبي في المسجد واضعا وعثمان احذار الأخرى حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب ابن المسيد الخطاب عن عن عن عن سعيد عمر عفان إليه أن بن بن كانا يفعلان ذلك حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا يحيى بن آ د م حدثنا إ ب ن أ ب ي ذئب عن عبد الرحمن بن ع ط ا ن عن عبد الملك بن جابر بن عتيد عن جابر بن عبد الله قال قال رات س و ل ل ل صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت ه إذا ثم حدث على عبد الله بن نافع قال أ خ ب ر ن ي ابن أ ب ي ذئب عن ابن أ خ ي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس ب ا ل أ م ا ن ة إ ل ا ث ل ا ث ة مجالس سفك دم حرام أ و فرج حرام أ و ا ف ت ط ا ع مال بغير حق حدثنا محمد بن العلاء و إ ب ر ا ه ي م بن موسى الرازي قال رنى ابو اسامه عن عمر قال ابراهيم هو عمر بن حمزه بن عبد الله العمري عن عبد الرحمن بن سعد قال ث ن ا أ ابا سعيد القدري ي قال و ل ق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم ا ل أ م ا ن ه عند الله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر في الرقى حدثنا مسجد و أ ب و بكر بن أ ب ي شيبه قال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 أبي شيبة شريك حدثنا عن بن الربيع عن نعيم بن عن عمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم ا ل ق ي ا م ة لسانان من ن حدثنا عبد الله بن م س ل م ة القعمدي حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن العلاء عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ه قيل يا رسول الله ما ا ل غ ي ب ة قال ذكرك أ خ ا ك بما يكره قيل أ ف ر أ ي ت إ ن كان في اخي ما أ ق و ل قال إ ن كان فيه ما تقول فقد ا غ ت ب ت و إ ن لم يكن فيه ما تقول فقد ب ه د ت مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن ا ل أ ق م ر عن ابي ح ذ ي ف ة عن ع ا ئ ش ة قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من ص ف ي ة كذا وكذا قال غير مسدد تعني ق ص ي ر ة فقال لقد قلت ك ل م ة لو مزجت في م ا ء البحر ل م ز ج ت قال ت وحكيت له إ ن س ا ن ا فقال ما أ ح ب أ ن ي حكيت إ ن س ا ن ا و أ ن لي كذا وكذا حدثنا محمد بن عوف حدثنا أ ب و اليمن حدثنا شعيب حدثنا عبد الله بن أ ب ي حسين حدثنا نوفل بن م س ا ح ة عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن من أ ر ض الربا ا ل ا س ت ط ا ل ة في عرض المسلم بغير حق حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا عمرو بن أ ب ي سلمه قال حدثنا زهير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا من أ ك ب ر الكبائر ا س ت ط ا ل ة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق ومن الكبائر السبتان ب ا ل س ب ة حدثنا ابن المصفى حدثنا ب ق ي ة و أ ب و ا ل م غ ي ر ة قالا حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أ ب ص ا ر من ن ح ا ت يخبشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين ي أ ك ل و ن لحوم الناس ويقعون في أ ع ر ا ض ه م قال عبد داود حدثناه يحيى بن يحيى بخية ليس فيه أ ن ا حدثنا عيسى ب ن أ ب ي عيسى ا ل س ي ل ح ي ن ي عن أ ب ي ا ل م غ ي ر ة كما قال ابن المصفى حدثنا عثمان ب ن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا ا ل أ س و د ب ن عامر حدثنا أ ب و بكر ب نعيش ا عن ا ل أ ع م ش عن سيد ع ب ن عبد الله بن جريد عن أ ب ي ب ر ز ة ا ل أ س ل ي ق ا ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا م ع ش ر من آ م ن بن سنه ا ولم يدخل ا ل إ ي م ا ن ق ل ب ه لا ت ح س ا ب ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله الله اكتب يتبع يتبع عورته فإنه من ف ي ض حدثنا في بيته ح حيوه بن شريح المصري حدثنا ب ق ي ة عن ابيه ن ثوبان عن م ك ح و ل عن, عن وقاص بن ر ب ي ع عن المستورد أ ن ه حدثه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعم فإن أكل أكبة برجل الله فان الله يكفوه مثلها من جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فان الله يكفوه مثله من جهنم ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فان الله يقوم به مقام سمعه ورياء يوم القيامه حدثنا واصل بن عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا اسباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن أبي ص ابي ل ح عن أ هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم ماله ودمه وعرعه حدثنا س المسلم ب امرئ من الشر أن يحفر أن أخاه ح عبد الله بن محمد بن أ س م ا ء بن عبيد حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أ ي و ب عن عبد الله بن سليمان عن إ س م ا ع ي ل بن يحيى المعافري عن سهل بن م ع ا ل بن انثى الجهني عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق قراه قال بعث الله ملكا يحمي ل يوم ا ل ق ي ا م ة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد شيله به ح ب ت ه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال حدثنا إ ل ح ا ق بن الصباح حدثنا ابن أ ب ي مريم أ خ ب ر ن ا الليل قال حدثني يحيى بن سليم أ ن ه سمع إ س م ا ع ي ل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله و أ ب ا طلحه بن سهل ا ل أ ن ص ا ر ي قال و ل ن ق ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتخص فيه من أ ر ض ه إ ل ا خذله الله في موطن you、mm -hmm. يحب فيه نصرة. وما من امرئ ينصر مسلما في ي نصرة من ن امرئ وما موضع مسلما ت قال ص فيه فيه وينتهك أرضه حرمته من من إ ل نصره ا ل ه ف يحيى موطن ي ب نصرة قال ح ي وحدثنيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر و ع ق ب ة بن شداد قال ابو هو ا ن زيد م داود ل صلى الله عليه ن ب ي س وإسماعيل ل مولى بن مغالة م و بشير بن بني ق قيل ع ق ب ة بن شداد موضع ع ق ب ة حدثنا علي بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال حدثني أ ب ي حدثنا الجريري عن أ ب ي عبد الله الجشمي قال حدثنا جندب قال جاء اعرابي ف أ ن ا خ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راح ف أ ط ل قال ه ثم ثم ركبا ثم نادى ل ه م ا رسول ح ومحمدا رحمتنا م ن ي في ولا أحدا قال فشر ر الله صلى الله عليه وسلم أ ت ق و ل و ن هو أ ض ل أ م بعيره أ ل م تسمعوا إ ل ى ما قال قالوا بلى حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن ق ت ا د ة قال أ ي ع ج ز أ ح د ك م أ ن يكون مثل أ ب ي ضيغم أ و ضمضم شكا بن عبيد كان إ ذ ا أ ص ب ح قال اللهم إ ن ي قد تصدقت بعرضي على عباده حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ع ج ز أ ح د ك م أ ن يكون مثل ابي قالوا ومن أبو قال و ارضي قال ج ل قبلكم قال في من كان من قبلكم بمعنى كان ا ر لمن شتمني قال أ ب و داود رواه هاشم بن القاسم قال عن محمد بن عبد الله العمي عن سابق قال حدثنا أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم ب م ع ن ى قال أ ب و داود وحديث حماد ا ص ح حدثنا عيسى بن محمد الرملي وابن عوف وهذا لفظه قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن م ع ا و ي ة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ك إ ن اتبعت عورات الناس أ ف س د ت أن ت س د ه م ف ق او ل أ ب ا ل د ر د ان ء كلمة سمعها معاوية من رسول الله نفعه ت ع ا ل ى به حدثنا س ع ي د بن ع م ر الحضرمي زرعة حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ضمضم شرية بن بن عن عبيد عن ب ي د ع جبير بن نفير وكثير ا بن مره و ع م ر ا بن الاسود والمخزان بن معدي كرب وابي ا م ا م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الامير اذا ا ب ت غ ر ي ب ة في الناس افسده حدثنا ابو بكر بن ابي ش ي ب ة حدثنا ابو م ع ا و ي ة عن الاعمش عن زيد بن وهب قال أتي ابن مسعود فقيم هذا فلان خمرة فقال عبد الله قد الله انه مهينا يظهر بقلوبه شيء عن التجسس، ولكن إن لنا التجسس حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا عبد الله بن المبارك عن إ ب ر ا ه ي م بن نشيط عن كعب بن ع ل ق م ة عن أ ب ي الهيثم عن عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ر أ ى ع و ر ة فسترها كان كمن أ ح ي ا موعودا محمد مريم يحيا حدثنا حدثني بن ابن أبي مريم، أخبرنا الليل قال حدثني قال ب ر ا ه ي م بن نشير عن كعب بن ع ل ق م ة انه سمع ابا الهيثم يذكر انه سمع بقينا كاتب عقبه بن عامر قال كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا ابن قالنا قد ابوا ان ينتهوا عن شرب الخمر وانا داء لهم الشرب قال ويحك دعهم فإني فذكر معنى عليه حديث سمعت رسول وسلم مسلم الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنا مسلم قال أبو داود ا ق لا ه ش م القاسم بن عن ليث في هذا الحديث قال لا ليث في تفعل ولكن عظهم وتهددهم حدثنا حسيبه بن سعيد حدثنا ل ي ث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أ خ و المسلم لا يظلمه ولا ي ش ر ك من كان في ح ا ج ة أ خ ي ه ف إ ن الله في حاجته ومن فرج عن مسلم ك ر ب ة فرج الله عنه بها ك ر ب ة من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن العلاء عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قالا فعلى ا ل ب ا د منهما ما ل حدثنا احمد بن حفر قال حدثني ابي حدثني إ ب ر ا ه ي م بن طحمان عن الحجاج عن ق ت ا د ة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار أ ن ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله أ و ح ى إ ل ي أ ن تواضعوا حتى لا يبغي أ ح د على أ ح د ولا يسخر أ ح د على أ ح د حدثنا عيسى بن حماد أ خ ب ر ن ا ليس عن سعيد ا ل م غ ب ر ي عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب أ ن ه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أ ص ح ا ب ه وقع رجل ب أ ب ي بكر ف ا ذ ا فصمت عنه أ ب و بكر ثم آ ذ ا ه ا ل ث ا ن ي ة فصمت عنه أ ب و بكر ثم آ ذ ا ه ا ل ث ا ل ث ة فانتصر منه أ ب و بكر فقام رسول الله حين انتصر أ ب و بكر فقال أبو بكر أوجدت بكر علي يا رسول الله ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه بما قال ل ك فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أ ك ن ل أ ج ل س إ ذ وقع الشيطان حدثنا حمد حدثنا عبد سعيد سعيد داود بن سفيان عن ابن عجلان عن ابن عن أن كان نحوه الأعلى رجلا أبا وساق قال أبي أبي يسب أبو داود وكذلك هريرة فكر رجل رواه ط ف و ا ن بن عيسى عن ابن عدنان كما قال سفيان حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أ ب ي و حدثنا عبيد الله بن عمر بن م ي س ر ة حدثنا معاذ بن معاذ المعنى واحد قال حدثنا ابن عون قال كنت أ س أ ل عن الانتصار ولمن انتصر بعد ظلمه ف أ و ل ئ ك ما عليهم من سبيل فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أ م محمد ا م ر أ ة أ ب ي قال ابن عون وزعموا انها كانت تدخل على أ م المؤمنين قالت قالت أ م المؤمنين د خ ل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئا بيده فقلت بيده حتى خطنته لها ف أ م س ك و أ ق ب ل ت زينب ت أ ح م ل ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فنهاها ف أ ب ت أ ن تنتهي فقال ل ع ا ئ ش ة سبيها فسبتها فغلبتها فانطلقت زينب إ ل ى علي رضي الله عنه ا فقالت إ ن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وقعت بكم و فجاءت ع ل ف ف ا ط م ة فقال لها أ ن ه ا ح ب ة أ ب ي ك ورب ا ل ك ع ب فانصرف فقالت لهم أ ن ي قلت له كذا وكذا ق ا ل لي كذا وكذا قالت وجاء علي رضي الله عنه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا هشام بن ع ر و ة عن ابيه عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فدعوه فيه حدثنا محمد بن العلا أ خ ب ر ن ا أ ب و م ع ا و ي ة بن هشام عن عمران بن أ ن س المكي عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا م ح ا ف ن موتاكم وكفوا